نهاية تحدث بدون تسجيل إن شاء الله بدون تسجيل والأخونا يكون عند أبو أمه نعم, آه. نعم. الأصل الأول أيها الحبة وهو أن هذا الموضوع هو من موضوعات الاعتقاد بل ومن أهمها بأنه يترتب عليه الحكم بإيمان أو كفر وهو يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام التي هي من أهم مسائل أصور الدين والتي وقع فيها الخلاف الأول في هذه الأمة فإذا كانت هي من أهم مسائل الاعتقاد ومن أصول الدين التي يترتب عليه الكفر والكفر فلا بد أن يطفح بذكره وبدلائله القرآن والسنة إذا كان أصرا يترتب عليه الإيمان والكفر فلا بد أن يأتي بذكر القرآن تأتي بذكر السنة في أظهر صورها وأبين طرق استدلالاتي وأبين طرق استدلالاتي يعني كما قال من حزن في في وفي غيره فإن ظن أنه يطلع على كتاب الله ما لم يطلع عليه النبي ولا أصحابه فإنه كاذب بل كافر بالإجماع الكافر بالإجماع الذي يقول ان والله هذا الناقض لم يذكر في القرآن والسنة ولكن قاله الشيخ محمد عبد الوهاب هذا كافر نعم إذا كان ناقضا إذا كان ناقضا سيدل عليه الكتاب والسنة في أبلغ صور الدلالة كسائر النواقض الأخرى نعم بسائر النواقذ الاخرى الشرك بالله ناقض القرآن كله دال على تكفير المشركين قضية مظاهرة أعداء الله ومعاملة مع المسلمين القرآن والسنة داله لدلالة ظاهرة الحكم بغير ما انزل الله والتحاكم إلى غيره كفر وناقض الأدلة ظاهرة إذا كفر لاحظ كفر من لم يكفر المشركين ما به ما يعمل لا, لا يعمل الله لا, لا, لا, لا يعمل اذا كان اصلا ثابتا فلا بد ان يؤخذ من الكتاب والسنه لان مسائل الاعتقاد, مسائل الاعتقاد لا بد ان تؤخذ من المصدرين وبفهم سلف هذه الامه لماذا انا اقول هذا من الان في هذا المجلس نتفق ما نستدل باي حال من امه دعونا نجديه ولا من العلماء المعاصرين اذا قلتم لا والله ما نستطيع اعرف ان هذا ليس به إذا قلتم الله ما نستطيع هذا ليس بأصل أصل لم يدل عليه الكتاب والسنة ولم يأتي به سلف هذه الأمة فليس بأصل لا. إذا قلتم لا والله نتوكل على الله عز وجل وهذا كتاب الله بين يدينا عليه الصلاه والسلام وكلام السلف الأواري <تصفيق> يوم كتب الاعتقاد ومصنفاته كثيرة وذكر فيها وذكر في هذا الناقض وذكر في هذا الناقض لكن بالطريقة العلمية الشرعية التي ترتب عليه أحكام صحية هذا أصلاً شرط على المتفقين عليه، لكن نتكلم بكلام العلماء النجديين وإذا خالف هذا الكلام، أنت أبو سلمان نرد، أو مش شرط على ما نعم. في شرط ما في ما يخالف، إنه كلنا تعلمنا عن طريق مشايخ اللي نقل عن العلماء، وهذه هذا من هذا من إشكاليات، هذا من إشكاليات العلمية، هم تدعون النجديا الله عز وجل جدد بهم هذه من الله وقام الله بهم هذا الدين، لكن هذه مسائل الأصول التي يعني يقف طالب العلم فقط. على نقل لمحمل العبوات أو سميع بن سحمان أو عبد الرضيع بن عبد الرحمن هذه يعرفنا إشكالية عميقة جداً وهذا لا يست... لا لا يجوز له لا يجوز له شرعاً أن يتحدث لأن أصل أهل العلم اختلفوا في صحة اعتقاد المقلد اختلفوا في صحة اعتقاد المقلد إذا كنت أنت قلته في اعتقادك فقط فلان لأن الشيخ محمد قال وصفة كور بطعض كذا كذا هذا اقتصر عليه أن أنت في اعتقادك على هذا النقل مختلف في صحة اعتقادك العلم لأن القضية خطيرة. أنا رأيت وناقشت إخوة أن يضفر بكلمة لأنها تدعوا نجدية أو لأحمد الحازمي أحب إليه من أن يظفر بحديث في صحيح البخاري وفي صحيح موسى. هذا صحيح. لا لا لا. أنا تعلمت على على على كتب الشيخ أبو خضير. الشيخ أبو خضير في, في كل كتبه ينقل دائما إجماعات. هو طبعا هو شيخنا ميزة الشيخ علي الخير طبعا هو في هذه المسألة. هو أستاذ هذه المسألة وحقيقة الناظر فيها هو المتفنن. طريقته يعني تقريره ونتيجته إجماعية لكن الطريقة حقيقة التي يثبت في هذه المسألة هي محل النظر دائما شيخنا أن يعني الكتب تملى فقط بنقول أن تدعو نجلية ويعني تفرغ من النصوص الظاهرة وكلام الأوائل هذا ترى طريق يولد طريقة علمية خاطئة عند المتلقم الشيخ عليك هو كان بجوارنا في السجن وفي نفس الجنة وهذه المسألة بحيثات أكثر من أردل لأنه كان بجوارنا الغرفة التي كان فيها كان هو علي فضير رحمة الله وسمع وسلم كلهم في هذه الغرفة وكانت مناظرات تعقد من أجل هذه المسألة الخصوصية وتحدث عن قضية الموقف الحكم الشرعي من العادر الجهن وعليكم السلام, السلام. أنتم يا أخوة أحدث ضبط الموضوع؟ نعم لا أقصي كل من دخل إخوة كل كل معنا فضبتون الموضوع حتى يعني بقى الإخوة لا أحد يعني لكن بس غالبا ما أمت الدعوة أن تستشهد بحديث أنا ما ما أخطأ لا لا أتكلم حتى هم في نقولاتهم ينقولوا إجماعات وأحاديث ويذكر قرآنية طيب إذا نريد الدلالة ولكن ثانياً في بعض المسائل يذكرها كقول بدون دليل لا. أنا نحن نريد أن على هذه الدلالة نريد أن ننطلق منها إشارة سلالة. لأن فيه ما الخير والضرر كمان بالصمت ما ترك شيء لا ماليش علىك وردة ب... ليش معناه إنه لا يذكر الدليل إنه لا يوجد دليل صحيح صحيح ما لكن دائماً يعني... لأن لا. منتشر أن لا يوجد دليل على النكر الثالث من القرآن والسنة. لا لا ما ليس هذا الموضوع. لأن مم. الشيخ محمد عبد الوهاب لا يذكر لم يذكر دليل مم. في هذا الناقض. وإذا لم يذكر هذا الناقض، لا محمد العلاضين يجادل. لكنه ما يحمل ذكره قبله. الشاهد أيه الحبة. فإذا نحن اتفقنا إن شرط على على أن ننطرط من الن النصي والمصري لأن هذا من مسألة اعتقاد وهل عندكلون اعتقاد خل عن المصري وكذلك كلام السلف وهو كتب طافية من شرح صورة اعتقاد الله الكهאי خلق على عباد العباد الإمام البخاري كتب الإمام. الإيمان لأبو عبيت القاسم السلام الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة الرد على بشر المريسي ريسي لعثمان الدارمي الرد على الجهمية لعثمان الدارمي الرد على الزنادق لإمام أحمد هذه الكتب. هذه الكتب التي يمكن أن نتعامل معها في ضوء هذا الناقض الذي حصر فيه نزاع نزاع عند المعاصرين إن الله عزيزيكم إن تنزعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله لكنتم لك تؤمنون بالله بالناقض. المقدمة الثانية والحبة وهي أن هذا الناقض هذا الناقض حكم شرعي من لم يكفر المشرك والكافر الكافر او شك فيه فهو كافر طيب هذا الحكم لا بد أن يكون له دليله اذا قلنا انه اصل يترتب عليه ايمان وكفر طيب ولا بد ان يكون دليله ظاهر هنا هنا افترق الناس انا اتحدث عن الواقع المعاصر ليس باعتبر الأئمة والسلم باعتبر المعاصري إن... باعتبر المعاصري افترقوا في ماذا؟ في تحديد الدليل الشرعي لهذا الحكم أو الناقل. اختلفوا في تحديد الح... الدليل الشرعي لهذا الحكم والناقل طيب نحن كطلبة علم ودعاة ومسلمون ما الواجب الشرعي في معرفة ما, ما يصبح أن يكون دليلاً واعتباره وما لا يصرح أن يكون دليلا وإلغاؤه هذا هو موضوع أصول الفقه هذا هو موضوع علم أصول الفقه لماذا؟ وهو باب دقيق جدا يسمى عند أهل العلم يعني يندج غن باب القياس وهو مسالك العلة هذا باب دقيق وهو أهم أبواب أصول الفقه باب مسالك العلة مسالك العلة. هذا الباب وهو مسالك العله يقول رحمه الله أن ضبطه وإتقانه هو آلة الاجتهاد ومعرفة السنباط الأحكام من دلالاتها ومعرفة السنباط الأحكام من دلالاتها طيب مسالك العلة ما معنى مسالك العله يعني انا كيف أعرف الدليل العلة السبب الوصف المؤثر الذي ينبني ويترتب عليه الحكم عدة طرق أبرزها وأهمها طريقة السبر والتقسيم الليل. طريقة السبر والتقسيم التقسيم. نعم عند الأصولين وهذه أفضل الطرق لتحديد العلة والوصف المؤثر الذي يترتب عليه الحكم أعطيكم مثال فقهي الذي جاء في الصحيحة من حديث أبي هريرة جاء عربي جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك؟ قال جامعته اهلي في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره امره بالكفاره عتق رقبه صيام شرعي متتابعين او اطعام ستين مسكين طيب هنا اهل العلم قالوا الكفاره حكم شرعي ترتب على ماذا على ماذا الجماف شهر في, علة ما في نهار رمضان. طيب. علت الحق. إيه. في نهار رمضان. جماع في نهار رمضان. أنا أسأل لا وجد. هنا. أي. طيب مالك قال لا الوصف العلة هو أنه افطر في نهار رمضان. فكل من شرب أو أكل فإن عليه عتق رتبة صيان صيام صيان متابعين أو, أو طعام استيمسكين. أحمد وابو حنيفة والشافعي قالوا لا. العلة ليست افطاره العلة ما هي؟ جماعه العلة الجماع وليس الفطر طيب الآن يعني لاحظ الآن في خلاف مبناه على ماذا؟ على تحديد العلة والوصف المؤثر في ترتب الحكم طيب أنا كيف أعرف؟ ما هو القول الصحيح؟ هنا طريقة أسدق يعني طيب يأتي آخر ويقول لا هو كفاره لأنه اعرابي على هذا يصرح؟ طيب هذا وصف موجود في الرجل نفسه لكن ليس مؤثراً ليس مؤثراً آه رجل آه لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أراد أن يغلط عليه ممكن أن يقال هذا ليس كذلك؟ مو صحيح لماذا لأنه وصف من خلال ادله الشرع غير مؤثر ولا يمكن الشرع أن يبني عليه حكماً لاحظ من هنا أنت اصول الفقه يضع سياج حمايه للنصوص الشرعيه للتعامل معها ولهذا يحرم على المفتي أن يفتي إلا بعد تعلم اصول الفقه لهذا علي رضي الله عنه لما دخل مسجدا ووجد رجلا يفتي فقال تعرف ناسخ القران من منسوخه قال لا قال مجمله من مبينه قال لا قال محكمه من متشابه قال لا قال فاجلس اخزاك الله فانه لا يحل لك. لماذا يتعدد في القرآن المسائل ظاهرة لأن هناك في مسائل دقيقة ليس المشكلة أنا قد وافقك في الحكم لكن المناط هو الذي أختلف فيه وبالتالي أنت تضطرب, قد تضطرب والآخر ينضبط لأنه حدد المناط والعلّة الشرعية المعتبره فهنا الحكم لاحظ مبني على وصف مؤثر هنا قضية من لم يكفر مشرك فهو كافر حكم ولا بد أن ينبني على وصف شرعي، وطبعاً المثال الفقه السابق، المثال الفقهي السابق الصحيح ماذا؟ أنه جماع، أنه هو الوصف الشرعي أو العلة التي جعلته يعني يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفارته لأن مالك عنده أصل يسمى التنقيح بالزيادة، يعني هو مالك يأخذ الأحوض ووصفين جماع وإفطار مالك عنده أصل ماذا؟ أخذ الأحوض، فالإفطار، نعم؟ لكن الوصف مواثر من خلال استقراء النصوص أن الهلا ال الهلا على الجماع الهلا بناء على الجماع, الجماع إنه وصف ترتبت عليه كام كثيرة الظهر النكاح الطلاق، جيد فعلى هذا الجمهور يعني طيب هنا هنا يعني معدات يا إخوة يعني قد يكون كلام نوعاً عميق لكن لابد يعني هذه القضايا مهمة جدا ولا نستطيع أن نريدها أو يعني نصدر منها إلا بهذه الإجراءات إذا أردنا الشيخ محمد ما اعجبها الكلام قال اخلص <تصفيق> <زمينة. تصفيق> بارك الله فيك تجاهك تجاهك الله عروه قليل ممكن, أي ممكن طيب هناك مناطات محتمله هناك مناطات محتمله <تصفيق> لهذا الحكم منهم هم يقول من لم يكفر المشرك فهو كافر لماذا قال لانه لم يكفر بالطاقه لأنه لم يكفر بالطاغوت ومن لم يكفر بالطاغوت لم يصح اسلامه لأنه شرط صحة الاسلام هذا مناط يعني مناط محتمل بعضهم يقول لا يأتي بمناط آخر يقول لأن الذي لا يكفر مشرك لم يفهم التوحيد لم يفهم التوحيد لا لا, لا, لا بهذا النص لم يفهم التوحيد جاهل التوحيد جاهل التوحيد لم يدخل في الإسلام، ولم يدخل في الإسلام، ولا لم يعرف الدين فكيف يدخل فيه؟ أيه؟ مناط ثالث محتمل يقول الذي يقول أن هذا مسلم هو يسم المشرك مسلما يكذب نعم. لا هذا مناط آخر. يسمي المشرك مسلما ففي هذا تغيير الأوضاع الشرعية. الله سما هذا مشركاً أنت تسميه مسلما أعرفه هذا كفر. هذا كم مناط ثالث. يعني محتمل كلها مناطات محتملة يعني يعني يحتمل ان تكون دليلا لهذا الحكم مناط الرابع هذا يقول يقول لا ان الذي لا يكفر المشرك هو كافر وكافر لانه يرد حكم الله يرد حكم الله الله عز وجل حكم بكفر المشرك بكفر المشرك وهو يعرف حكم الله ثم يرد هذا مناط رابع محتمل طيب نحن أي مواطات أصحه وأصلح هذا الذي يجب علينا شرعا تحقيقه واضح شيخي؟ يجب علينا شرعاً تحقيقه بطريقة ماذا؟ السبر والتقسيم أهل العلم رحمه الله يقول ما هو السبر والتقسيم؟ السبر والتقسيم قالوا هو حصر العلل حصر العلل واختبارها التقسيم هو حصر العله سبرها اختبارها العرب قديما تظهر العصا تجمع عصى تصبر عصا جيد ينكسر هذا هذا صبر هذا ليس جيد جرب عصا ثاني صبر هذا هذا ينكسر ليس جيد هذا عصا جيد هذا إذا يمكن ان يستعمل هذا هو السبر التقسيم هو ان تجمعها وتحصرها الاوصاف والعلل المناسبه ثم صبرها فاستعمال الصالح منها والغاء الغير صالح والغاء غير الصالح. طيب، نبدأ ب كيف نبدأ بها؟ واحدة واحدة. هو أدمن شيء؟ لا، بالسفر إلى قبل. نعم، أولاً، مسألة أن الذي لا يكفر مشرك هو كافر. لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت. هل يصرح أن يكون هذا دليلا نقول أولاً، ما صفة الكفر بالطاغوت الذي لا يصح الكفر بالطاغوت إلا به يعني متى يقال أن فلانا كثر بالطاغوت كفرا صح به إسلامه فلابد من تحديد هذا المفهوم لأنها اسم شرعي والله عز وجل ذم الاعراب بعدم معرفة الأسماء الشرعية ومعانيها وما يترتب عليهم الحكم العرب واشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا الله لا يعلموا حدود ما أنزل الله فالكفر بالطاغوت اسم شرعي له حده ما هو حده ما هو حد الكفر بالطاغوت الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالركن ولقد بعثنا في كل ميت رسولا نعبد الله ونتن الطاغوت إذن ما هو التن الطاغوت؟ <صفيق> <سؤال> هو قد <ده> كان هذا في السؤال هو هذا الدليل ها هو هذا الدليل الدليل أنت طبعًا إخوان المجلس المذاكره المجلس المذاكر يعني؟ يعني كل ما يرد على الخاطر يعني مثلًا كيفيت الكفر بالطاغوت وما أردت صحيح؟ نعم لاحظ بسؤال دقيق ما قلت صفة الكفر بالطاغوت ما هو شرط ما ما يصح به الكفر بالطاغوت ما يصح به الكفر بالطاغوت بمعنى ما هو شرط الكفر بالطاغوت؟ يعني الشرط الذي يقال أن فلانا إذا حققه صار كافر بالطبع. نعم. <تصفيق> يعني من باب المذاكرة. يعني ما رأيكم؟ ليش؟ <تصفيق> <تصفيق> كل الله عزوجل قد كان لكم إسوات حسنات في إبراهيم والذين معه إثقالوا لقومهم إن براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً. حتى تؤمن بالله. حتى تؤمنوا بالله واحد. <تصفيق> حسن. طيب. الآن. إبراهيم عليه السلام، إمام المله هو إمام أولى وهو أبرز, أبرز صور الكفر بالطاغوت اعلنها جيد؟ لكن الآن، هل هذه الآية يمكن أن يستنبط منها حكم شرطي؟ حكم شرطي؟ أنتم تعرفون يا إخوة؟ في الأصول، أن صيغ الأحكام عديدة الصيغة الشرطية، ما يعني الحكم الشرطي، ما صيغته؟ إني قولهم باللسان واعتقادنا. لا, لا الحكم الشرطي. مثال. الوضوء شرط في صحة الصلاة. كيف فهمنا هذا؟ لا وضوء لا صلاة. من لا وضوء؟ جملة ماذا؟ شرطية. لهذا أنا أستدل بها على حكم شرطي. أستدل بها على حكم شرطي. لكن الأمر وأقيم الصلاة. هذا الدليل ما غايث ما أستدل به على وجوب الصلاة لكن هل هو يدل على شرطية من خلال هذا الدليل فقط؟ لا ما تستطيع لأن صياغ الشرطية عند الأصوليين معروفة مذكور أوسع ما نتكلم فيها بن حزم في كتاب الإحكام في أصول الإحكام في أشهد الفعل مهم جدا مطارعة وكذلك السمعاني في قواطع الأدلة السمعاني في قواطع الأدلة ذكر صياغ الأحكام الشرطية كيف يفهم الحكم الشرطي طيب الآن الدليل الذي أوردتموه أنا أريد مثلا شرط الكفر بالطاغوت هل محضر رضا؟ الآن هل هذا الدليل يمكن أن يستدل به على شرطية هذه الأعمال نعم. ليصح صفات الكفر بالطاغوت؟ الله عز وجل علق الإمام به ما قبل حتى بما قبل حتى قال حتى تؤمنوا بالله وحد. يعني سيدنا إبراهيم يفعل هذا لا لا. كله نعم. مع قومه حتى يؤمنوا بالله وحده <تصفيق> طب هذا الشيخ خانم فإذا وغازم. لم يفعلوا هذا كله <تصفيق> سيكفر به طب هذا شيء آخر يا شيخ خانم أنا ماذا نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم <شيف> <تصفيق> <تصفيق> لا. الآن لاحظوا كفر بالطاغوت الله عزف فمن يكفر بالطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبد الله ويجتنف بالطاغوت طيب ما ما هي شر... صفة التي إذا حققها كفر بالطاغوت اجتناه الشرطية اجتناه هو اجتناه ما هو اجتناه مثال. هذه الايه مثال هذه الآية لا تصرح أن تكون لا, لا تصرح أن تحدد المعنى الشرطي في الكفر بالطاغوت لماذا لأن هنا جاء في صيغه المدح جاء في صيغه مثلا الامر وهو غاية ما يدل عليه الوجوب والفرضيه فرض انك تظهر كفرك بالطاغوت وان تكفرهم لكن هل يصرح ان تكون دليلا على الشرط ما تصرح عند جميع الاصوليين لماذا؟ لانها ليست على صيغه شرطيه والدليل على هذا انه قال وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء هل هي شرط بالاجماع ليست شرطا ابداء العداوه للكافر واجب لكن هل هي شرط في صحه الاسلام ليست لا شيخ بالإجماع. بالاجماع ولهذا اذن للمستضعفين ان يسكت عن دينهم ولا يضررهم والكفر لا يستباح إلا بالإكراه فرقا هذا ممكن يكون استثناء شيخنا بعد حكم كيف؟ هذا الذي في دور القفر وذن له أن لا يظهر العدوة هذا ممكن استثناء بعد حكم شرط لا طب على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا, منكراً هنا نكرت في سياق الإثبات فيعموا كل منكرا من الكفر ما دونه من رأى منكم منكرا, آه. منكراً. آه. فليغيروا بيدي فإنما استطعفوا بيسان فلم يستطع فبقلبه رجل رأى الكفر فعنكره بقلبه بال بالإجماع مسلم، لا بالإجماع. طب هو لم يظهر، آثم آثم عند الله حزوجه هو آثم عند الله. وإله ما يستطع إله ما يستطع لا معذور عذور. تمام هو لما يسأل هذا السنة بعد لا حكم؟ لا لا أنا نقول إذا إذا كان حتى لو قلنا لم يستطع هل الكفر هل الكفر يبرر قاعدة من الصطاعة هل الكفر يبرر بالصدع بالإجماع لا الكفر لا يبرره إلا الإكراه حتى لو كنت من ما يجوز أنك أنك تكفر، ما يجوز شرعاً إلا بالإكراه، يعني فوق وقراصك أو كما فسره علم يعني فصل في الإكراه. حسب الإكراه. نعم، لكن عند الصعاف يبرر السكوت شرعاً، بل حتى لو لم يكون صعافاً فسكت عن إنكار الكفر، لكنه يعتقده. طبعاً هذا حضراتك العدوى أصلاً محل قلب عمل قلب. نعم، هو بس شيء حن نمشي وحدة. إذن نخرج من ذا من ذلك أن إظهار العدوى ليست شرطاً في صحة الكفر بالطاغوت. بل هي واجب من واجباته وفريضة من خلال هذا الدليل من الفرضيات لكن لا أنا أريد ما يثبت أن أن تكفير أن الكفر بطاغوت نعم أريد الصفة الشرعية التي تدل على أن هذا من على شرط في صحتك البطاقة تمام ترى قلت هو واجب ولا عما أفصرو قال الواجب هو منه ما هو واجب ومنه ما هو شرط نعم. ومنه ما هو وكلهم يدخلون في لغة حق الواجب كلفظ واجب فقالوا الشرط الذي تفوت بفاته الماهية والركب الذي تفوت بفاته ماهية العبادة، ولكن يختلف اللي الاثنين يشتركوا في ماذا بأنهم إذا فاتهم تفوت بفاتهم الماهية، ها؟ ولكن يختلف. لكن في الواجب الذي نحن نتحدث. الواجب نحن فيه هل هذا هو واجب كما ما حضرت تقول؟ لأن إن الواجب لك لك لك لك ترقوه يسمم أم ترقوه تفوت بفاته الماهية. هذا الذي ذكرته عن الصف الثاني هي الشرطية. هذا لا يفهم هذا الدليل فحسب إذا لا بد من دي الآخر لماذا لا يفهم له فحسب أي طب يعني باب المذاكر أيضا لا ينسى إن شاء الله تعالى باب المذاكر طيب يورد مثل الدليل قل يا أيها الكافرون نعم نعم. أيضا هذا يرد عليه ما ورد على آية أولا أمر هنا أمر غايف, غايف ما يدل عليه ماذا الوجب لا يمكن أن يفهم إيه فقط على شرطية طيب إذا ما سفد كفر الطاقة اسم شرعي قطع لا بد يعني للأسف يا أخوان ما أخليه إذا قلت ما صفة الكرب الطاغوت ماذا ماذا يستطيع الإنسان من رأيامه يا أخوان قال الشيخ محمد الوهاب وصفة الكرب الطاغوت اعتقاد البريطاني قالت غير لا وال البراءة منها والذكرؤله وما ومعاداتهم، لا. طيب، ما أدري هذا؟ لا. وما وما هو الواجب منه وما هو الشر الذي لا يصح إلا به نحن شقنا كما قلنا الأسماء الشرعي الله عز وجل يقول وعلم آدم الاسماء كلها، ومن جملتها قطعا الاسماء الشرعية ابن عباس يقول حتى القصعة والقصيعة معقولها علم آدم القصر والقصيعة ولا يفسر له مع الإيمان والكفر الشرك ونحوه ما الله وكله ولهذا نهى عن اتباع غيرها لأن اسماء شرعية يعني الشرع جاء بتفسيره وعلم آدم الاسماء كلها وليه ذم الله من لم يتبع غير اسمائه إن هي لا أسماء سميته ما أنزل الله بها من سلطان أنت ماذا ما أنزل الله من سلطان أنت تبعون طيب هذا الاسم الشرعي ما تفسيره في القرآن اجتنا الطاغوت الكبر بالطاغوت ما تفسيره في القرآن قطعا القرآن جاء به طيب يا خوانا كلنا على قصة ماذا الآن نبحث مم. في مناط الأول هل يصبح أن يكون مناطا ما إنه ماذا؟ مم. الذي لا يكفر مشركين وكافر كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت نحن الآن ما هي الصفة الشرطية لكبر بالطاغوت مم. الله عز وجل ذكر صفة الكبر بالطاغوت وهو بيبلغ ابلغ صور البيان والشرح في سوره الزمر الله تبارك وتعالى قال والذين اجتهدوا بالطاغوت فجاء التفسير القراني بعدها مباشره ان يعبدوها والذين اجتنبوا الطاغوت كيف اجتنبوا اي يعبدوها وانابوا الى الله شوف اللي الطاغوت كيف اجتنبوا ما عبدها واناب الى الله موحد منتظم من امر الله لهم البشرة فبشر العباد فالله عز وجل جعل البشرة لمن اجتنب الطاغوت بان لا يعبدها و اناب الى الله وتوجه الى الله بعبادته فقال النبي فقال الله عز وجل ان هذا له مطلق البشرة مطلق البشرة طيب لاحق والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هنا ما معنى يعبدها ان يصرف اليها شيئا نرما <تصفيق> فهو كان يتحاكم الى الطاغوت هذه عباده صريحه عبادة كان يعبده يعظمه يعظم فقط عظيم الله كان يناصر يناصره لاحظ كل هذه كل هذه جاءت فيها بذاتها ادله ظاهره ادله واضحه طيب هل جاء في صفه الكفر بالطاغوت التي التي من شرطه تكفير عين المشرك من خلال هذه الايات الله عز وجل من خلال هذا لا عليه وشكي؟ تكفير بيعتبا يعني اعتبارها شرط لصحة كفر الطالب إذا لم تكون شرطًا كيف اعتبار النبي؟ يا في التوحيد مسألة توحيد الآن؟ نعم لكن أقصد الآن إذا قلنا أن المناط والآن شخنة كل من يتكلم للعنة يعني أكثر من يتكلم عن هذه القضية ماذا يقول المناض وأنا ولم يكفّر الطالب؟ ليش فرق؟ واجه رجوة وذكرت الأعلى للثانية إحنا شخنة سنتيها سنتيها لكن أنا نبدأ واحدة واحدة حتى يعني يكون لنا العلم قالوا كما قال عبد الرحمن بن ماضي ونقال الشيخ قاسم بن ماجد سنة أن أهل السنة يقولون ما لهم مما عليهم وهم لا هو إلا يقولون إلا ما له فنحن نعرف كل ما ذكروه أو ما هو محتمل أو ما هو محتمل من هذا فهنا هل ذكر تكفير عين المشركين شرط في الكفر بالطاغوت أو في صفته؟ نعم هو غير بشكل عام لقيتني بالقرآن كله نشره في القرآن نقرأه معكم <تصفيق> طيب هذا ماذا قلنا؟ قلنا ليست شرطية. لكن... ما... ما... ما يمكن أن نصدر بها كيف بشرطية؟ أريد ماي ما, ما يصح أنا أريد هذا علم منا يعني قضية علمية طيب. احتاج إثباتها بدري. قل يا أيها الكاثرون تكفير لا يصبح أن تثبت أن تكفير مشتركين أيضا شرطا في ساعة الكفر الطاغية لنا أمر. قل يا أيها الكاثرون نريدها بسرعة شرطية. تمام. طيب. طيب. طيب. هراك يستفيد منها أنفسها وشرطية أن ما أتى نبي إلا وكفر مشي. وهذا ما أجمع عليه الأنبياء أورش. بعنوم كانوا كفرون قطعا الشيخ، ما راح يدخل فيها. استنبت منهم، تمام؟ طيب, طيب لا شيء نحن سنبدأ لكن الآن هذه نظرة ال ال المناط المناظ عدم كفرنا الكفر. بكم عدم الكفر. لا, لا قصيده الكفر بالطاغوت آه إنه ولم يكفر. بالطاغوت إنه هو صفة الكفر بالطاغوت بس عدم صرفه بدل الطاغوت. تمام حررك الآن في أي سنة؟ جميع العزل. عاز كل ما المناظره هنا عز جل في القرآن يأتي. بلا اله الا الله بلفظها وبعض الاحيان ياتي بمعناها تمام يعني ياتي يقول باللفظ لا اله الا الله شهد الله أنه لا, لا إله إنه, إله لا إله انه لا اله الا الله هذا بالنص وبعض الايات تاتي بمعنى لا اله الا الله فنجعل هذه مما هو في مثابه معنى لا اله الا الله وما قبل حتى هو في مثابه لا اله لاوزي لا اله معبود بحق الا الله وما بعد حتى هو في مسابت إلا, الا الله وهذا هو فيما معنى لا اله الا الله واتت كثيرا حضرتك اعلم منه طبعا في هذه المسائل بان الايات كثيره تاتي بمعنى كلمة التوحيد لا يشر ان تاتي بنص كلمة التوحيد الا هو اللفظ لا اله الا الله نعم هذا شقنا هذا في الاستدلال بمعنى الكلمه ما يحتاج لا. اني أقف فيها إلى نص ولكن اولا من مقصود الشريعة ومن عده النصوص وطرق الاستدلال قضية يعني طرق الاستدلال المعروفه كمطابقه كالتضمن كالالتزام انا استطيع ان اخرج نتيجه شرعيه لكن هذا موضوع ماذا ايمان وكفر يعني المخالف كافر اذا لا بد ان كما قلت في البدايه ان تدل عليه ادله شرعيه ظاهره هنا قالوا الذي لا يكفر المشركين هو كافر لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت طب نقول نعم نحن ما الذي جعل عدم تكفير المشركين هو من الكفر بالطاغوت الشرطي الذي لا يصح إلا به عطونا دليل دليل يدل على شرطيته يدل على فرضيته ووجوبه هذا ليس واضح ولا أحد يخالف به لكن شرطية ما أخير أنا قلت هذا لا إله. لا إله لا إله الآن ما قبل حتى بمثابت لا إله إيش وما بعد حتى أدوه. الا الله سيب الشيخ يكملنا يكملنا هو نفسه هيقول لنا الدليل هيقول لنا العلم. مش مش أفضل أفضل مصرح. مصرح. حتى نحن. إذا انا ما عندي علم معلش مش جدال مساله حتى اذا فعلا ليس هو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 شرط في ساحة الكفر بالطاغوت فهم يأتي من القرآن وإخوة لكم السنين الطيوان أن في كتاب الله ما يدل على شرطية أن تكفير المشرك هو من الكفر بالطاغوت فجزاكم على ولا ولأن الشرع جاء لتفسيره الذين اشتنوا طاغوت أن يعبدوها هذا هو اشتناء بالطاغوت الذي يسلم به الأمر الثاني الذي يجعل هذا المناط غير مؤثر يجعل هذا المناط غير مؤثر إذا قلنا أن تكفير عين المشرك أن تكفير جميع أعيان المشركين تكفير جميع عيان المشركين. توالد تكفير المشركين في عين وفي نوع. لا إيش النوع هذا ت تماماً. هو عين. لا نح نتحدث عن العين. أما تكفير ااا ال الكفر الشفر. بجنس الطاغوت هذا شرط. فمن يكفر بالطاغوت جنسه هو شرط. الذي يقول والله هذا ليس بشرك عباد صنميس على كافر مباشرة. لا. لا. هذا فما يكفر بالطاغوت صريح لأن هذا جنس الطاغوت لكن الحديث عن العيان. وفعل الشرك نفسه. نعم فعل الشرك نفسه ليس في أعيان ونور هو وعين نعم، نحن،, نعم نحن سنصير لحكم الشرعي له تمام. لكن ما هو نتيجة هذا الحكم الشرعي أو ما هو علة هذا الحكم الشرعي لأنه إذا حددنا علة سنعرف كيف نستعمل طيب السبب الثاني الذي يجعل أن تكفير عين المشكين ليس شرطا مطلقا اسم الكفر بالطاغوت باب الكفر بالطاغوت فقط نعم هو أنه لو كان شرطا أو ركنا فيه نعم، لو كان ركن فيه، للزم لا عليه لوازم الأول، للزم لا معرفة جميع اعيان المشركين وتكفيره لأنه إذا قلنا ومن ركن الكفر بالطاغوت كان كفر بالطاغوت وتكفير اعيان المشركين الركن وما يدخل في ماهيه الشيء وما لا يصح إلا به طيب، تكفير عين المشركين إذن هي ركن لا يمكن أن يتم الكفر بالطاغوت إلا بمعرفة أعيان جميع المشركين في العالم والحكم بكفرهم إذا قلنا نهركم وهذا لازم يلزم لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب وهذا قطعا متعذر ومتعسر ولا تأتي به الشريعة أبدا لا, لا تأتي به الشريعة أبدا أما عمارة الجماعة المشركة متعذر ولا تأتي به طبعا هذا اللازم ماذا يدل عليه؟ على أن المنظوم هنا جتنا جات المص العين قال قفرنا بكم فهي شرط من باب القفر بجنس المشركين كلهم صحيح هذا شرط هذا شرط لا ما الذي يدل عليه ما الذي يدل عليه فما يكفر بالطاغوت هذا يدل عليه لكن لا تكفير الأعيان هل هو شرطا في الكفر بالطاغوت هو أصلا المشركين ليس, ليس داخل في الأعيان والنوع هي أصلا أعيان هل تفكر حضر؟ لا, لا شيخنا لا تفكر المشركين هو عقلا وفي فعل وفي فاعل شرك ومشرك تمام بدليل أنه إذا فعل الشرك مكرهاً هل ينزل عليه الحكم بعيني؟ هو أصلا ليس بفاعل شرع أحسن شرع ليس بفاعل؟ المعدوم شرعي كم معدوم كيسن؟ نعم لكن هنا في فعل وفي فاعل هل يعذر إذا الإنسان جهل؟ لا لا يعذر شرعا كافر والأصدر فكرة بقى هي مسألة ليس داخلها في مسألة النوع والعين توحيد لا, لا بس قصدي يعني في واقعا في العين يفرق يعني الان الحكم على المشرك على الحكم على الشرك او الحكم على الكفر بكونه كفرا اظهر من الحكم على الكافر بكونه كافرا على قطعي الكفر والشرك عندك بمعنى واحد ولا الكفر بمعنى والشرك معنا لا عندي هو على عن محل خلاف بينك عندك مذهب بالمذهب الى ابو حنيفه وهو انه بينهما عموم وخصوص من من وجه من و... على كل حال ما في هذا ما ما في مسألة. طيب إذا نحن اذا قلنا في هذا المناطق الأول من خلال طريقة الصبر وتقسيم قلنا لا يصح أن يكون هو المناط المؤثر وال والوصف الذي يترتب عليه الحكم يعني إذا قيل أن فلان لم يكفر المشكيطة فهو كافر لماذا لأنه لم يكتف لا يصح أن يكون إلة. لأنه وصف غير ماذا ماذا سأكسر خضراء خضراء وصف غير منضبط وصف غير منضبط وعلّة غير مؤثرة وال وشريعة تأثي في احكامها هذا قاعدة تأثي في أحكامها بما يحصر وينضبط بما يحصر وينظر. المسألة الثالثة التي تجعل هذا الوصف أيضا غير مؤثر المسألة كان عندي ما منضبط لأن مسألة تكفير مشكين هذا تفقط في المناطق لك أن هناك مناطا يضبط هذا المسألة العينونة ولا لا يا شيخ هل ترى ما له دخل يعني العين والنوع على دخل عندنا أن كل من وقع في الشرك فهو كافر لا ما فيهاش ما فيهاش فيه نوع ما فيها نوع لا هي عاين كله كل ما انت نفسك مش لا ما يقال أن القضية قضية عين لا لا هي مش في الامر نعم أنا اعرف بدليل أنك ما. تفرق بينهما في بعض المسائل كالاكراه كالخطأ تمام خلاص هنا في القول هذا بأن النوع العين الفرق انه ان العين نعم. يلتمس في لازم يستوفي الشروط وانتفع المواد بالنوع في الشركة الأكبر لا نتكلم في الشركة الأكبر تمام أنا عشان كذا بتكلم إن أصل الشرك الأكبر ما هو داخل في مسألة تقسيم العين والنوع بل هو عين ما تلبس لا إزباد شروط ولا انتفاء موانع إلا هو الرعزو جل استثنى المقره وقال بأنه والخطأ الذي لا يقص لا الآن ماذا فرقت واقعا بين الفعل والفعل لا. فأنت الآن هل فرقتا بينهما عقلا أو شرعا الشرع، صح. الدليل، لكن هو واقعا في شرك في مشرك في لكن انت التفريق بينه بينهما تفريق شرعي نحن سنتفق لا بد ان تكون اوصاف شرعيه طيب الوصف الثاني الوصف الثاني قالوا ان الذي لا يكفر لا يكفر المشركين هو لم يفهم التوحيد لم يفهم نعم. التوحيد والذي لا يفهم التوحيد هذا كافر ليس ممس. ليس ممس. طيب الآن فهم عدم فهم التوحيد عدم فهم التوحيد هل هو سبب شرعي ترتب عليه حكم الكفر وما دليل ذلك ترتب على الحكم الشرك الذي لا يفهم التوحيد هل يصرح ان يكون سببا تو في في اللي ما ما لما يكفرش المشكين لم طبع. يفهم التوحيد طبع. والذي لا يفهم التوحيد وكافر كافر طبع. هل هذا هل هذا الآن وصف إيه صلاح؟ أن يتر تي على أن تر طبعاً أنه عليه إن هو ما فيمش طهيد بن عليه، أبي كفر مشرك. مو مدليل هذا. يقولوا مو فيهم تط، يقتنب يقول أنه لم يعلم تط، لم يعلم تط. ولم يفهم العلم والفهم علم لا. في الم... هو يقول هم... هو ما قال يعلم تط يقول لا لا تر حيد وصف عباد غير الله عزوجل. ليه؟ لكن يقول يقول كل من عبد غير الله فهو كافر مشرك، والذي يسجد صلواته هو كافر مشرك. ولكن هذه الصوره هذا لانه جاهل او متاول لا كفرهم تمام طبعا جيد طب. تفضل لكن هذا لانه جاهل والجهل مانع شرعي كما انه هو يقول كما انكم اعتبرتم الاكراه والخطا مانع شرعي الجهل بالحال ولا الجهل الجاهل بالحكم جاهل بالحكم. بالحكم بالحكم بالحكم, بالحكم. هو بالحال الجهل بالحال يوم. يعني رجل رجل رجل دس على مصحف وما يعرف انها لا لا لا وماذا قال يعني هذا طبعا هالضرب راى رجل يعبد صنما قال كل الذي يعبدون اصن كفار وهذا شرك بالله ولكن هذا ما يكفر لماذا قال انه جاهل لماذا من أي قسم قال مثل الاكوه مثل الخطا موانع شرعي الجهل مانع شرعي تمام اشتغل في حال هذا طبعاً هذا يعني لكن وقد يقصر لكن اجتهد في حال هذا الرجل، نعم؟ لا، الأقصد، السؤال, السؤال, السؤال الآن لا الآن هذا يقال، هذا يقال ماذا؟ الذين يكفرونه، وكفرونه ماذا يقولون؟ أنه لم يفهم التوحيد تمام. وما يقولون لا يعلم، إنه يعلم التوحيد هو الآن هذا الشخص اجتهد في الحق على عين معين من المشركين قال جاهلاً، قال مقتال م. فهو الآن اجتهد في ماذا؟ ننظر إلى حل. هل اجتهد في مسألة فرعية؟ عن مسألة أصولية؟ أصولية أصولية التوحيد والشرك نحن نعلم أنه لا يتوقف على إرسال الرسول بدليل أن سيدنا آدم كان نبيا وكان قومه ذريته على التوحيد عشر قرون ولم يرسل أيام رسول حتى بدله فالآن هذا الرجل اجتهد في فهم التوحيد ففهمه كما فهمه فهم بقى أن رجل يعبد غير الله متأولا رجل يعبد غير الله جاهلا رجل يعبد غير الله أي كان بقى تأوله الذي تأوله كما كنا أن الذي يتأول المشركين ويحارب عنهم لا يحارب عنهم من باب الجهل فقط من أبواب في فيامناط المسألة هذا الرجل اجتهد في فهد ما هو من المحكمات سيخنان أمت... ما في مشكلة الآن الآن دائما نص أن العلم رحمهم الله على أن الحكم بالكفر والإيمان ليس بالنظر العقلي وإنما جاءت به الرسل ولهذا نص شيخ على أن مصدره تشريع. مصدره تشريع وليس لأحدين أن يكفر بمجرد وأن يفهم بمجرد أغم مقدمات منطقية زي مثل ما نسمع كثيرا منهم والله هذا لم يفهم كيف. وبالتالي يلزم منه أنه كافر هذا خطأ الإلزامات لا يشكل إلزامات لا بد التكفير يأتي به الشرق التكفير ها. يأتي بيشرب عن مسألة واضحة. ها. طيب. الآن نحن. تفضل شباب. كنا حتى ما تجدون مسألة شوية عميق. استاذنا شفنا أميني حطفة. هو الشيخ بيعلمنا. هو إلا. أنا ما اسمعنا. فهو مشرك. هو هو. شكرا نشوف أيها المناطق. الشيخ مطرنا معرف. هو لك إلا. إما لكذا ولكذا ولكذا. فهو يقول لك الدليل ده ما ينفعش ويدلل ده ما ينفعش ويقول لك الدليل ده اللي ينفع ليه طبعا. فاحنا عشان ما نواصل أنا برضو بناقش يعني... ألا أنا... إذا كان أي... اعتقادي في أن هذا دليل خطأ أو لا نعم أنا لا أريد النذب إلا حتى ونحمسه آه إذا أريد النذب في موضوع الثاني طيب فهذا ماذا يقولون هم إخوة؟ يقولون أنه لم يفهم التوحيد نقول هل هذا في شرعي عدم فهم التوحيد سبب أو نوع؟ نعم هناك إخوة قاعدة في التكفير تفرق بين الأسباب والأنواع إبليس، كافر لا تسكرارك يا هذا كافر طيب، ما سبب الكفر الكبر لا، عصر الله ها؟ عصر الله في السجود ضد أم الله التارك الصلاة، ما حكمه؟ الامام احمد واسحاق هم يقولون بكفر تارك الصلاة ما هو الدليل كافر دليل كبير قالوا ترك ابليس السجود إذا سبب كفر ابليس ماذا ترك السجود طيب ما نوع هذا الكفر والكبر فرق بين طب الحكم حكم شرعي على كبر أو على سبب على, على السبب مثال رجل يظاهر اعداء الله عز وجل على المسلمين وهو جاهل بهذا الحكم وهو جاهل بهذا الحكم الشرعي فهو كافر لماذا ما هو السبب انه ظاهر او جاهل او لينه جاهل لكن ما نوع كفره جهل الحكم هل يترتب على النوع او يترتب على السبب على السبب ما يثرب على النوع فأنا الحين ها سبب كفر سبب كان نوع كفر النوع يعني مثال النوع قال العلماء أنواع هي كفر وجهل كفر كبير هو إعراض لكن أنا ما لا. ما يمكن أن أقول هذه أسباب لأنها هي ماذا هي قلبية. قلبية لا, لا ينبني عليه الحكم الشرعي الحكم الشرعي يبني على سبب. على سبب طيب الذي قال نضرب ك كعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب لم يأكل لا لا إلا الله. والمانع أترغب عن ملة عبد المطلب مثلها هزم لا, لا هذا مثلا س... ما, ما سبب الكفر أبو طالب الرغوب الرغوب هو ما أرد أن يرغب عن ملة عبد المطلب لا لا هذا نوعه هذا نوع هو, هو ر... لا حتى نوعه لو... هو... قول. عدم قوله لا لا لا حتى نوعه نعم تركه للإسلام <تصفيق> تمام يبقى هي نفس المسألة نعم نفس المسألة عشان صورة الله بالنسبة لها نعم لي. تمام جيد يعني الآن رجل سجد لصنم سجد لصنم جاهل حكمه الآن رجل سجد لصنم جاهل حكمه كافر ما سبب كفره؟ سجود للصنم ونوع كفره وش النوع؟ جهل الحكم هل ينبني على الجهل ولا ينبني على السجود؟ على السجود <تصفيق> الذي يقول أن الذي لا يكفرون المشرك هو كافر لأنه لم يفهم التوحيد هذا ما يصرح أن يكون سببا يعني هذا نوع هذا نوع لا يصرح أن يكون سببًا يترتب عليه الحكم، فهذا خلط بين الأنواع. أنواع <تصفيق> الزهد. نعم، خلط بين الأنواع والأسباب، وهذا خطر يؤدي إلى نتائج خطيرة. نوع <تصفيق> من. <تصفيق> فلان لم يخ... ما ما ما يعرف التوحيد. فلان أصلاً ما ما خطأ. لابد كفر ظاهر سبب يبني عليه يعني معرفة النوع قال العلماء في تفسير النوع السبب. قال هو الوصف هو القول أو الفعل. نعم، القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي دل شرعه على أن من قارفه كافر. والنوع هو الباعث والباعث والباعث على كفر الكافر يضر الفعل نفسه لا مو بالفعل هو نفسه والباعث عليه مم. ها هذا نقدر نصلي شرطان والله معذره يا اخواني مطول عليكم يعني لا لازم نطول حضرتك حتى لا تفوت صح مو من تحرك ما, ما تتعبش احنا مش هندفع الله يبارك فيك يا شيخ انا الله يبارك فيكم <تصفيق> <تصفيق> ونوع النوع نوع الكف ولأن التي يقلد الحكم بالكف يطبق على هذا النوع الذي قاض لازم يكفّ المشركين لم يفهم التوحيد. هنا نوعين والثاني فينا. النوع نقول أن تكفيرك له لأنه لم يفهم توحيد هذا خطأ. لا أنا إذا طبق على هذا عشان أفهم. لا أعرف نوعه. هو, هو, سم... هو لا تطبق هو لا لأنه خطأ. ونقول لماذا أنت أخطأت لأنك كفرته بالنوع ولا يصوغ هذا شر. النوع اللي هو النوع يفهم التوحيد يعني أنه جاهل بالتوحيد آه. اللي هو جاهل التوحيد هو من السبب وليس وهو لا يصرف أن يكون سببا لماذا؟ الجهل التوحيد لا يكون سبب في الكوفة هو نوعهم السبب يعني رجل يعني ثال أنا أقول أبين لك هذا رجل يجهل التوحيد ولكنه يعبد الله مع المسلمين لا, لا. أنت ماذا تحكم عليه؟ بالظاهر بالظاهر أنه ماذا؟ لا. طب هو جاهل التوحيد ومنافقة. القف. فهذا لاحظ. الكفر ينبني على أسباب. لابد أن يكون هناك شيء ظاهر. أنت حينما تقول نفقة. ممكن. السلام, السلام. السلام. كيف حالك؟ لاحظ الأحكام مبنية كما يقال أسباب دائما يقول أهل العلم. الأحكام الشرعية على أسباب. ظاهرة ظاهرة منضبطه هذا دائما يقيد قيد العلم الله الحكم بالإسلام إذا انت جاء رجل قال السلام عليكم انت في ناس كثير مشركين ونصارى ويهود قال جاء السلام عليكم اتحكم باسلامه أتبيني. لا ما يحكم باسلامه لماذا لان هذا ليس وصفا ظاهرا منضبطا اليهود ونصارى يقول السلام عليكم لكن في عصر عادس صحرابا. حتى باعدة صحابه لا رجلنا أمرهم إذا... بالتبين أمرهم بالتبين لا لم يمر... لم يحكم بالإسلام جيد لماذا؟ لا... لأنها كانت من الخصاصة من لا... ليس... المسلمين ليس من الضبطا لا لا ليست من الخصاصة حتى في زيما نبي نبي نسلم قال لا تسلموا على اليهود والنصارى وإذا سلموا عليكم فقولوا فأجيبوهم وعليهم يعني اليهود والنصارى كانوا يسلمون جيد لكن لأنه لي ليس من الضبطا ليس رسلي وبنى عليه الإسلام نعم نعم نفس الشيء الكفر فالإسلام لا ينبني الا على صن ظاهر رجل يقول لا إله إلا الله ويلتزم شعائر الإسلام ولم يأتي بناقض هذا وصف كذلك الكفر حكم شعي ينبني على وصف ظاهر من الظهر. انني أنني على نوع في قلبي أنا لا أعرف ما ينبني على الحكم فهذا نوع لابد من توفر سبب ابني عليه الحكم فالذي يقولون أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه لم يفهم التوحيد نقول هذا ليس سبباً، هذا ليس رح أن يكون سبباً، وبالتالي لا يصح التكفير به. طب هل يكون هل يمكن أن يكون كافر؟ نعم يمكن، لكن ليس هذا سببه، ليس هذا سببه. إذن نلغي تماماً هذا المناط، فنقول أن التكفير بأنه لم يفهم تعيد مناط. نقول هذا غير صحيح ليس مناط. لأن المناط الشيء اللي للناس يسميه مناط. العرب قديماً تضرب المسمار في الجدار وتنيط عليه في يعني تعلق عليه الثيابان في ويسمى المسمار مناطا يناط يعني يعلق علي... عليه الحكم لاحظ المسمار في ظاهر <تصفيق> كذلك هنا قالوا الأحكام شرعية تترتب على مناطات <تصفيق> يعني لابد سبب مثل المسمار ظاهر <تصفيق> سببه ظاهر ينبني على الحكم أنه يقال جاهل التوحيد هذا ليس سبب ولا مناطة لا يصح أن يكون مناطا هو نوع كفر لدينا التوحيد <تصفيق> <تصفيق> <كثير> كافر لكن هذا كافر في الحقيقة لكن ظاهرة أنا سطع وكفر لا لا وسطع حتى يظهر بسبب معين إما أن يعبد صنم إما, إما أن, أن, أن يحكم, يحكم بالإسلام ها وإما أن يحكم المشركين بالإسلام لا تكون مناطق الآن ظاهر الآن أظهر كهل هو التوحيد هذا هذا حكم ليس مناطع إحنا نبحث عن مناطع لهذا الحكم الآن تمام هذا الحكم الآن, هذا الحكم الآن. يعني نساء. فهم نساء. فهم فهم يعني قد يكون طول مساري ينسي أولها الآن هذا جاهل التوحيد حكم غير ما زال الله ما... أنا وكفروا لماذا؟ لأنه حكم غير ما أنزل الله م. رجل جاهل التوحيد آه... ظهر عدال الله أنا وكفروا لماذا؟ ظهر ظهر الله طبعا ما دليل الكفر مظاهرة عدال الله واضح م. ما دليل الكفر حكمه واضح واضح أنت تقول لأنه لم نكن احنا الآن نبحث يعني ما هو أنا... المناظر نبحث الآن. هو أصبح الآن أصبح لأ... لا... هي لا تجعلني أنت لا لا تجعل هو حكم الحكم يبحث له عن وليس مناطن هو حكم، أنا ممكن. حكم نبحث لو عن دليل أنا، ماشي. إحنا نقول أين دليله؟ فالكلب طغوطنا يصرح، أن يقال أنه لم يفهم التوحيد لم يصرح مناطن، بهذا الحكم الشرعي، يكون شرعي، لم يصرح أن يكون هذا هو مناطن، وصل الثالث ماذا قلنا؟ قالوا أنه إذا قال قالوا إذا لم يكفر مشرك فقد سماه مسلما لا خلينا معذرة حركة ما اصلا ما اتفقت معك فيه، أنا، لأنه هذا الرجل الآن التوحيد الذي فهمه ودان الله عز وجل ودان الله عز به هو أن يعبد الله عز وجل وحده تمام ويعبد الله عز وجل غيره هذا هو للتوحيد على هذا فهمه هذا فهمه حكم لهذا الرجل بالإسلام الخالص طيب. بل حارب عنه بل لم يشك فيه أنه مسلم كافر بل قطع له بالإسلام فلاذا أصبح مناطاً ظاهراً لا. في عدم فهمه حت التوحيد حتى يعني نحدد نشخص المسألة حيث ينبني على كلامك لا. رجل يقول التوحيد هو إفراد الله في الإبادة وكل من عبد غير الله فهو كافر مشرك إلا إلا ماذا من توفر فيه مانع شرعي ما هو المانع عندك يا فلان؟ قال بالله الإكره إذا أخطأ، إذا جهل طبعا، اشتاقد الآن في الجهلة هذا سناتي على هذا، لكن هو الآن سنادا إلى ما هو، إحنا قلنا الإسنادات لازم تكون بهذه الشرائع شخص المكفر. هو طبعا، بنعبه، هو الجهلة هذه بقى لم يكن لا دليل شرع فإجتهد نسمي عزيز الثالثة اجتهد فيه طبعا ليست هكذا تنال مسائل يقول والله ترى أنت, رأ... انت كافلا لأنك لا, لا تسند الدين شرعي لا لا ما مش أعبد أقصر. على وسيد العبد الأمعي أنا أريد جمعي. أبني, مش... مش لكن أريد أبني أن هذه العلة الثالثة فعدم تكفير المشرك هي اجتهادا منه نعم لا لا شيخنا ما يعني مع ما... ذلك أنت دخلت من باب آخر لا أزايحنا أنت ش... أتيت من باب آخر يعني يمكن أن سنكمله إن شاء الله تعالى وسنجيب عليه لكن ماذا هو اجتهد في ماذا؟ هذا سنة يعني بس أنا ما أقول لا لا جعل. أنا هذا اشتهى في ماذا؟ جعل ليس جعل جهل ليس في أن هذا شرك وأنا ما يقال في ما مشرك اشتهت في مبحث اصولي في مبحث اصولي الحب علي وجعل الجهل مانع للإطراء والخطي هذا الخلاف مش هذا وحالة حضر؟ هذا خلاف هل هو خلاف في مبحث اصولي وهو أن يعد هذا مانع من موانع أهلية، أو هو لا خلاف في الشرك بالله وحقيقة التوحيد، لا خلاف جعل أن هذا مانع أصولي كالإكراه والخطأ، فاشتهد في هذا أسمع المانع، اسمع أيها هذا مهم جداً، وش واشتهد في هذا المانع الثالث السالس لزوه إن كان جهلا وأخر يقول شبهة إن كان يعبد غير الله بش بشبهة أين كان جعل بدل الإقراه والخطأ جعلهم خمس موانع في هذا التوحيد الشيء اجتهد في هذه السلاسة أم لم يجتهد <تصفيق> اجتهد. اجتهد فيه <تصفيق> هل يقبل منه اجتهاد في هذه المسالة السلاسة <تصفيق> لذلك جعلها كتب... هي موانع نعم هذا عنه. هذا نبحث عنه الآن اجتهاده الآن حدث أين موطن اجتهاده موطن اجتهاده في تحديد موانع الأهلية لهذا الرجل نعم لهذا الرجل لا اجتهادا في أن لا يقال أن هذا ليس بكفر او هذا ليس بشرك وأن من يعبد الله ليس بكافر هذا عنده مسلم تمام. ولكن لا لكن هو لا بين الكفر وفعل الكفر. انتظر لا, لا قال بما أن التكفير مبنى على الشرع والشرع لم يكفر المكره ولم يكفر المخت. المخطئ وكذلك الشرع لم يكفر الجاهز طبعا لا يسدق وما كان شيخنا ما يك ما يقال هكذا ما لا يقالش. لا لكن أنا الآن إذا قلت لا أنا الذي ما... يحدث بالبول ليس هذا إحداث إشتهدت أم لا إشتهدت شيخنا يعني قلت اتبعت يعني هذا لا لا لا تتعلق بي حكم هل يقبل اجتهاده في هذه هل أصلاً نعتبره هذه جميع مدنها الا أصلاً ف... أعتبر هذا ش... هذا اللي اشتهد فيه هذه الملاط والأصول. هلا فهمت كلامك هلا فهمت كلامك أن اشتهاده بوضعه مانع هذا يكفي في الحكم عليه بكون مشركاً. هو ليس فقط هذا. لا أقصد بالحكم عليه بكوني كافراً لأنه اشتهاده في وضع مانع. وضع مانع لم يأتي به الشر. طيب وهو أصلاً معروف. أنا أبين لك هذا الآن. الإكراه مانع. نعم. طيب. لا. الآن. العلماء رحمهم الله ماذا فسروا الإكراه أولًا هل العلماء كلهم مجمعين على تحديد معنى الإكراه لا, لا. في إخلاص إكراه بالقول ولا بالفعل اسرع لا ما حل لإقراره تبتعد مسيرة وسفيان الثوري وطائفة يقولون الإكراه بالقول لا بالفعل نعم فمن سجل صنن وهو مكره فعل الشرك وهو مش نعم طيب وصوب من رجح من من رجح هذا وهذا طيب هل يقال أنا الذي قال لا حتى الإكراه بالقول وإكراه شرعي ولا يكثرهم أن هذا مشتهد القتالي لم يكفر المشترك. لا ما هنا دي بقى إحنا هذا فهم النص يحتمل. ثمان من شيخنا. صحيح. شوف لاحظ. مسائلها زي يحتمل لل... ال. نعم،, نعم هو شيخنا لابد أن ال أخذ المسائل تؤخذ بعدل يعني. يقول أصلا هذا قول لا يستند إلى نص ما من صاحب بدع بدعته إشارات. إلى وجه. حديث أو دليل أو بل أو و ومسألة و... إشكالية يعني صار فيها إشكالية. نقولت بعض العلماء الذين يكفرون جميع الحكومات وجميع العساكر يقولون الذي لا يقول الذي يقول أنه لا يعذر بجهل مبتدى يصل لهذا الدرجة يعني. إذا قلت لك أن حصلنا نعم وهناك من العلماء من قال أن الجاهل يعذر فيه يأصدين لكن علماء تعرفوا من حزم مثله من حزم نص في الفصل على أن الجاهل مو يعذر في سب الذات الإلهية وهذا ضلال والله يعني بنظر زلمة ولا لكن لا ده ليس هالقول حسن حسن لكن الآن هذه الأقوال كلها استنده إلى ماذا؟ تمام. إلى النصوص الشرعية. أنت أنظر إلى بحث من قال أنه يعرض الرجاء في الدين. أنظر إلى ما سلموني. الآن لاحظ، لما العلماء اختلفوا في مانع الإكراه، أن موانع بقى. يعني مثال أنت عبرت هو لا حبرك يا واه. المثال، إذا رجعت، إذا قلت إذا أنت رجعت أن الإكراه إنما هو في الفعل تمام. هل تكفر الذين قالوا أن الإكراه بالقول؟ أصلًا الاختلاف جنب حرفة. الاختلاف هنا في تحديد ماذا؟ موانع الأهلية. لا, لا في تحديد ما سمع. أي الإكراه بين الفاعل. الكفر بالفعل والكفر بالقوة في إعراب الإيه؟, الآية والآية التي قبلها والآية التي بعدها. فهمت هذا؟ الإعراب. قرأت إذا... لأن الإعراب. قام إذا إذا الشيخنا إذا قلنا أن سبب نزول الآية هو أن ما هو في الفعل. هو تمام. إذا قلنا أن أدل هذا ظاهرة على أنها في الفعل. تمام. المخالفات يعني... بدليل لأنها هي الآن تحتمل. عن فهمه. أما الآن هذا الرجل الذي فعل الشرك. الذي جعل الجاهل منعا. هذا الذي جعل الجاهل الجاهل مانعا أهلياً نعم. من التكليف. هل تقول لا وجه له ولا يمكن استناد إلى نص؟ ما أنا ليش؟ يعتبر استناد. لكن ماذا الخلاف في ماذا؟ في اعتبار المانع. نعم. يعني ليس في تحديد معنى الشرك. لهذا لا لا يصلح أن تقول والله هذا لم يفهم التوحيد. لا يقول أخي أنا فهم التوحيد أكثر منك. أعرف التوحيد الله عز وجل وما وهذا مشرك كافر لكن أو وهذا كفر لكن الذي يمنع هو الجهل يعني عنده مستدر نص وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وان التكلف لا يكون إلا بعد القدرة والعلم القواعد الشرعية العامة القواعد الشرعية العامة المعروفة أن يكون إلا بعد الجهل فأشكل عليه ارتبس وأظن أن هذا حتى في الأصول أظن أن هذا في الأصول واعتبر هذا مانعا من باب ماذا أصول فق مثل ما الأول اختلفوا في تحديد ماذا معنى إكرار آخر و... يعني رجل يسجد للسلم تصور من العلماء مكره من العلماء من يكفره يقول هذا مشرك لأن الإكرار بالفعل غير معتبر هو. ومن العلماء يقول لا ليس مشركا هل يسولف يا حديمة أنت تقول لا لأنهما خلافهما بمن على النص نقل حتى الجهر حتى النبي يعتبر الجهر ما يستفيد منه أنا أقول لا أروح على هذه المسألة هل هي في أصلها خلافية بين القول والفعل؟ ماذا؟ المجمع عليها الإكرار يعد بالقول أم بالفعل هل هي في أصلها خلافية؟ المجمع عليها من القضايا تمام انت حضرتك قصر فيها على بيها بهذه المساله الخلفيه على مسألة قطعية بأن من فعل الشرك دون أن يكون مقره أو مخطئ فهو كاف فلا يصح نسبه وهو جاهل وهو, وهو جاهل. جاهل يعني ما في ده قلت من حزب نقل إجماع على هذا ما إحنا نرجع بقى نرجع أننا حرك ضبط الجلسة كلها بأن أقوال العلماء تسنّد. امتداع لا نقول لك امتداع نجدي. أيوة لا وليش <تصفيق> لماذا ما زال امتداع هالنجدي لا لا لأنه هو هم اللي. لا هذه قاعدة عامة على كل العلماء. صحيح لا لا أنا لن أستني أنا نقول لك ما أتترك ما جت ما أثرك من الحزن. لا يذكر أصل. ما أثرك من الحزن محتجلا. لا أنا أعرف. أنا لماذا؟ فلو أتين. لا إذا أنت دخلت هذا المسألة إجماعية خلاص أنا الطب من الحزن يقول إجماعية. أقل تقدير تعرض الأقوافة تساقطت يبقى الاستدلالة بالنصوص تمام فالاستدلالة بالنصوص لاحظ لا يمكن شيخنا الشرع في موالده ومصادره لا يكفر بمثل هذا المأخر الدقيق جدا هاي. رجل التبس عليه أن الجهل مانع الجهل مانع كالإكراه والخطأ وهو يعرف يفهم معنى التوحيد وغيره تمام. ويكون كافرا حرارك يقول له يفهم معنى التوحيد صح نعم. هذا العذر الذي جعله مانع للايه للحكم عليه بال ماذا قال الى فيهم للتوحيد هذا المانع مثل على, على فمك ماذا لا ليس على فمك لا مثلك في طيب مثال أنا أقول لك أضرب الاسكرة. نفس الاكرام نعود الذي كفر الذي كفر لا, كفر لا عليه باعتبارها لا مو... مختلف في أصلها هي هل في القول او في الفعل دي في يا إشمعية بأن طيب أنت قلت قلنا ما نسند طب نقول ما علينا وقع في كلاه أو لم يقع نسند في هذا النص جاء الإكره لماذا يفسر إكره بالقول أو باله نحن قلنا به في أصله اللي فيه من رجح بأن القول لا خلا خلا طبعا لا خلال لا, خلال لا, خلال لا, لا, نعتبره لا نعتبره قاله لأن نعتبره لا نعتبره ليه من من رجح من رجح من رجح هذا هذا عنده طيب إذا رجحت هذ... أنا أصلاً أنا خلاص الموقف إذا إذا رجحت أنت وقلت انه فقط القفل تمام ومن اشرك بالله في فعله فهذا كافر فهذا كافر لان الايه انما جاءت في القول نعم وجاءك رجل قال والله لا الذي من النص انه ايضا يشمل ملزم تمام هل تقول انت لم تفهم تعتقد انك سميت المشرك مسلما لو نقولنا شيخنا النازيف ما هذا؟ أصغر شيخنا هل هل يصح هذا؟ هل يخلاف؟ ما يصح؟ طري ماذا؟ ما يصح؟ لأن لأنك أول الاقرار الذي هو عذر الشيخ لأن القبي المبح المحل الخلاف هو في ماذا؟ في هل هذه صفة مانع شرعي أو غير مانع؟ تمام؟ مانع موانع أهلية أو ليست مانع؟ لا خلاف في تحديد معنى التوحيد أو تحديد معنى الشرك. أشهد شيخنا أنا سانثي. لكن أشهد نقول لا يصرح عن أن يقال أنا لم يفهم التوحيد أنا هذا سببا في الحضور بكفر الخلاف هو معنى الإقراه حضرتك إن بنى على عدم توضيح ما هو الإقراه بنص قطع شخص الإقراه هل أتى نص قطع بتوضيح ما هو الإقراه بالفعل أو بالقول لا لو لا. أتى ما لا. اختلفه لا, لا يكفي فعل. طب لو أتى نص فيه محتمل لو أتى ما, ما اختلف أصلا هو أنا محتمل إن عليه الخلاف أنا أسألك شكرا أهل العلم رحمه الله لا. لما قالوا لم يكفروا أعيان الجهمية كلهم ولم يكفروا اعيان الاشاعر بناء من ماذا بناء من ماذا على فهمهم نصوص محتمل قالوا اقوال مكفره لا نصوص خنم ما هي النصوص؟ نصوص على الاسماء والصفات غير محتمله تمام غير محتمله ابدا وظاهره والذي يقول احتمال هذا بدع حتى الامام احمد بدع من قال نسكت هل قولي بالقران مخلوق او لا بدع من قال نسكت قطعيه تماماً وهي مسائل ماذا الاعتقاد ولهذا توضع في الاعتقاد قطعية ليست مهتمينها. طب ليش لم يكفروا من قطعية؟ وادله ظاهره بل قال الشيخ سام أن ثلاثة أرباع القرآن أسماء وصفات، والذي ينكر الأسماء والصفات ينكر ثلاثة أرباع القرآن. طب هل هم أنقرم؟ هم صوفية؟ هم أنقرم أتى إلى هذا. لكن لا. هم ل... لم ينكر. طب قال إذا أتى إلى هذا فروم ام لم فروم؟ هنا الشيخ سام ربط الموضوع اهل العلم يعني. فكروا لماذا لم يكفروا هم أهل؟ يعني لم يكفروا جميع عيانهم لا. لأنها شبهه الآن إذا قلنا شبهة نتج عنها نتجت عن تأويل استعمال الدليل الشرعي في غير موضعه بشبهة أو تأويل فهو استناد إلى ماذا؟ إلى نص القرآن السلح ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء، ليس إنكار لهذا لي الصفة ولكن استنادا إلى مفهوم معنى ليس كمثله شيء إحنا قلنا هل الجهل عذر في أصل أدلته أقوى من أدلة ليس كمثله شيء؟ يعني أنا سطعي شيخنا أنا لك الآن بنقولات الشيخ الإسلام تقطع، تقطع بأنه يعذر بجاهة أصل الدين لا يعتبر ها؟ ولا يطور، ولو هو قال بهذا إن نقول أنه بماذا اجتهد لا،, لا ضلالة فأصل الدين الأزواء خطع كفر، أي. كفر لا، لو كنا بأنه لا يعتقد إلا هذا لا، يا شيخ، نا، إذا, إذا إبن, أقوى إبن أقوى حزم إذا الشيخ حسن حصد يتعال لكن أستطيع تلك بنصوص ظاهرة لا. لأنني لم أبني معتقد على كلامه نعم ابن حزم قطعا، يعذر الساب بالجاه أي ساب؟ سب الله؟ بالله عز وجه نعم. في الفصل. طب هل هذا حق أمضلهم؟ <تصف> <عبره> لا، مش أمضل لات. لماذا لماذا نستشهد به على... لا لا استشهد يا شيخ، ما قال لن يستشهد به. طب حتى أكيد. لا يستأنس به. ولا استأنس به. أي. لا ي... <تصف> <ولا> استأنس به. <بي. تصف> <تصف> <تصف> طب لماذا يذكر ماذا يحكم على من حزن؟ ما هو لماذا يذكر أصلا؟ نعم. ما لا لا مهم جدا. مهم جدا. هو مقفر. أقصد. مهم جدا. ماذا يحكم على ابن عف لا. أسأل. لا لا ما يحكم بكفر ولا نحكم بكفر ولا اري علم حكمه بكفري ولا ادع انه لدي حكمه بكفريه لانه لم ياتي لان هناك حفظها لم يقع في المناط الذي اراه الذي عز لا. وجل بانهم مكفر هو لم يكفر المشرك الكافر لكن لم يكفر عندي لماذا لانه لم يقع في المناط ايش شنو الا نحن نصبر ونصبر الان ونقسم المناط هو لا, لا, لا يُقَفَر لأن الله عنده شبه. صح؟ لا لا ليس فقط لأنهم عنده شبه، ما هي تعريف الشبه؟ معناها سيتمعن في المناط إذا حدث. تمام؟ هو أصلاً تحرَّكُوا من زقاقين. طبعاً أنا أظُل أز... أقول أف... أنا أقول من زقاقين ما من مبتلا، وما من أهل شر، وما من أهل قف إلا وأن يستندوا الدليل. لا, لا. ليس ليس على طراقي أشياء. لا هم هو هكذا حانوا يستندون، لكن هل هي في ذاتها أدلة معترَة نعتبرها نحن أهل السنة والجماعة؟ كيف سأكتفي؟ أمَنَّت شيخنا الاعتبار نوعين الاعتبار العمل بها والاعتبارها في ماذا؟ في هي فقط. باطلة هي باطلة فقط. لكن في كونها محل تأويل يعني يمنع من الحق الكفر به فهمت؟ فرق بين اعتبار أنا لا أقول إذا قترك إلا مو ما هو يعني أن تجربه يعني في أن تكون مانع من الحق الكفر به ذمه تبديعه تضليله شيء وإكفاره بعينه لأنه لم يكثر شيء آخر بناء على أنه يعذب الجانب طيب نتجاوز هذا سؤال صغير راح التوحيد لأهل السنة والجماعة ما هو؟ أن يعبد الله عز وجل وحده التوحيد.تمام.إذا رجل وأن يعبد الله عز وجل وحده وأن يعبد الله عز وجل أو, أو يفعل القف يفع بالإقراه تمام أو بالخطأ تمام الآن. رجل فهم التوحيد بأنه هو أن يعبد الله زجل وحده وأن يعبد الله عز وجل ومعه غيره بأي علة كانت. لإن قلنا بأن الذي نعاتنا هذا خير. هنا هذا الرجل الذي حكم على الكافر المشرك الذي سجد للصلاة بالإسلام وجعل مناط عدم جعل مناط عدم الحكم عليه بالقف وأن يكون هذا قفرا وشركا وممكن ممكن يقول هو شرك ولكن أن يكون هذا ليس بالقف بماذا بالجه فجعل عبادة الله عز عزوجل ومعه غيره بجه هي إسلام وتوحيد. فأنا أنا أصلاً نبلوا الآن هذه الأوصاف هل هذا يصبح يكون سبباً؟ أنا أقول لك هذا هي حقيقة حال ما هذا سبب أنا أقول لا لأني هي سبب. هذه هذه هذا هذا التوصيف يصرحه في كل كافر اختلاف فيه تعرف لماذا؟ يصلح في كل كافر اختلاف فيه ماذا؟ يصلح في كل كافر يختلف فيه. في الحكم عليه إذا أنا والله تبين لي من إنسان أنه كافر وجاء إنسان قال لا ليس بكافر. كانو ام يتبين له يعني, يعني ظهر له بحيث صار انه ليس بكافر بناء على هذا التوصيف الثاني كافر على أي حال كان كانه وصلنا قلب الان في مساله التوحيد والشرك حق. فهم أصل الدين الا وهو التوحيد رجل فاهم عبادة غير الله ليس على تعيين أي شخص هذه حال نجعلها لم تحدث قبل ولن تحدث مثلا هذا رجل فاهم التوحيد هو التوحيد الذي فهمه بأن الله جل يعبد وحده وأن الله عزوجل يعبد ومعه غيره بجه هذا موحد أيضا يحكم له بالإسلام يورس ويورس أخذ أحكام الإسلام كلها تمام يحكم له له بالإسلام فهل هذا هو التوحيد؟ لا طبعا ليس على إطلاقه تمام هذا هو حال هذا الرجل لا، لكن, لا، لا، يقول... لا، لكن ليس هذا سبب كفره ليس هذا سبب شيخنا أنا قلت لك الآن كيف ليس سبب كفره؟ ليس هذا سبب كفره ما هو سبب مناط غير غض وغل... مناص غير واضح وغل... وغل... إحنا الآن إحنا هذا الذي حكم على الكفر شيخنا الآن ليش هذا الأخذ المجلس بالإسلام طيب نحن الآن في هذا المجلسين ماذا جلسنا لذكر المناط الصالحة للحكم عليه بالكفر يعني هذا في أحوال أحكم بكفره وفي أحوال لا أحكم بكفره طيب بتحديد ماذا؟ بتحديد المناط يعني المشكلة شيخنا يعني لا في بعض أحيان يعني أحسن ما يعني ما ديش كيف أوصل لل... يعني فما أحسن أنه دور في حلقة مفرغة يعني ترى أنت مثلا تأتي بفوارق غير مؤثرة يستطيع يا شيخنا يستطيع يستطيع الذي يقول أن الإكرار هو في القول فقط أن يقول بقولك تماما يستطيع ليش أن تمنعه؟ اعتبر هذا لكنا أنها في أصلها لا لا شيخنا. خلافيه من نص لا لا أخي فيه من نص يا شيخنا حال الإكرار التفاعل حال المقرأ بالقول أو الفعل يا شيخنا الجاهل فيه من الجهل في, الجهل في فهم النص ايضا الجهل في فهم النص الجهل. أنت ما الذي جعلك تقول أن هذا هو ما جهلش فهم, فهم النص وجعل فهم التوحيد أنت ضجع أنت ما الذي جعلك تقول والله هذا الخلاف سائغ أنه يفهم النص والجهل لا, لا, لا يسوق يعني يحكم بكفره تمام لأن فاعل الشرك لا يحتاج إلى دليل وإلى بينة حتى, حتى, حتى, المكره حتى, حتى يكفر متى علمنا بأن المكره لا يكفر بشرع بسمعيها هو يا شيخنا هو هو لا, هو لا هذه أقل. السمعيات احتملت بأن يقول القائل هو المقصود وبأن يكون الفاعل هو المقصود. هذه السمعيات احتملت الإسناء. أما هذا الرجل السنة لازم لا لي تقص عليه. ليش هي سمعيات. ليش تطريها؟ الجهل هو ماذا يقول؟ هو قل. كان في الإقراهة. الجهل يقول من باب سمعيات أي جهل, جهل الجهل ال جهل, جهل لا لا أنا هو يقول لا يوجد دليل في شك أنا هو يقول الإكراه أتى أتى القرآن في ب... عم... بي... موقفه أنت الآن ما يبطل هذا لي... لهذا الأمر والله ما فيه شك كيف ما عندي دليل عشان خلنا نراجع الكتب المصنفين في هذا الباب مخالفين بب ماذا باب العص ال <تصفيق> الذين يعترون بالجاه في أصليين قلوا لا يعتبر م إحنا اتفقنا إذا استنن يا عمي حتى الذين يقولون أن الإكراه هو في القول يقولون حتى في فعل لا يعتبر م إحنا هنا برضو رجعنا نقيل ما هو لا يوجد نص قطع التعريف ما هو الإقرار؟ يعني لاحظ، الآن دخلت ماذا؟ في مسألة دقيقة جدا نعم. وهي قضية ما المحتمل من الدليل وما الصريح منه من؟ الآن الشرع يكفر بمن، الشرع هل ممكن أن يكفر بمن أشكل عليه محتمل الدليل وصريحه؟ هل شرع بمثل هذا؟ محتمل في الدليل, الدليل جداً. وصريحه؟ يعني هو الآن خلافه، انت تقول نعم، هو يستند إلى نص، لكنه نص غير واضح ليش غير واضح ليش هو يقول ليش غير واضح هو بالنسبة لي واضح تمام بالنسبة لي هذا بق يعتبر عندي ليس غير واضح ما, ما المقصود بالاعتبار عندك تمام حضرك الآن رجل أنا قال قدير. قدير قد يعتبر ماذا مانع من تكفيره تمام مفهومة لديك مسلب ومفهومة رجل قال الله عز وجل ليس إله واحد هم إلهي إيه الدليل؟ قال إني أستند الدليل وهو الذي في السماء ولا وفي الأرض ووقف على هذا وقال هذا هو دليل. هل ه هو عنده دليل معتبر قطعي بل ثابت هل انا اعتبر هذا الدليل واقول هذا ممكن يكون عذر له لايقاف لا. الحكم طيب أنا بسالك هو انا وتجيب لي بعدل يا انا سالته ايوه انا ثم إن شاء الله. أخوك ما ليش أنا لم ألتزم بأدو المجلس. على كل شيخنا. لا على نحن يعني هذا حوار في لا, في حوار. لا شيء لما يقول لك أحسن نعم شيخنا. لاحظ لا, ألا... لا, لا أي. الآن. لا. ت... بعد. الآن الرجل يقول في الكون إلهي. في الكون إلهي. معروف ما جاءت به دعوة الرسول، ولكن الإنسان يقول كل من عبد غير الله، العبد غير الله كافر، ومن تلبس بيفه كافر، إلا من تحقق فيما نشعره. قال مثلاً صبي كراه هو الخطأ هل تجعل الثاني مثل الأول، هاتجعل الثاني شيخ ما في عدم مقارنة، ما في عدم ولا يمكن أن يكون كذلك. هذا استدل بدليل على فهم له التوحيد. في المقفى وهذا يعني مثل ماذا تمامًا نقول جسئية وهذا أصل؟ لا, لا. لا. لا, لا و... الإسنين هنال... أصل لا واحد. لا إسنين أسمع عبادة الله عز وجل وحده أصل وأن الله عز هو في نفسه أصل الآن يا أبو المقفى هنا أنا نبهت على الأمر قضية أولى دائما الاستدلال بالعموميات خطأ دائمًا الحديث قال لابد أن يكون بتحرير وتفصيل أنت الآن الذي يقول في في الكون إلهين مثل الذي اختلف في مسألة أصولية هل الجهل مانع اهلي او غير مانع انت تقول لا هذا لم يفهم توحيد لانه يجعل يا شيخنا ما الذي سوى بين هذين طبعا. يعني النقطه ما هذا انا استطيع ان اثبت لك الفرق تعرف لماذا يجب فرق. أنا أقول الله أحبك عليك فيها هذا الرجل متجاوز شيخنا متجاوزها القبولة ويمكن نرجع لها عليك فيها أخر نقطة عليك أخر نقطة عليك أنا ما نعطش فيها أطق الله عليك فيها أطق الله أنا. والله أنا ما أريد إلا أن أخشى عند الوقت بعض الأشياء وضحت الحمد لله ولكن هنا الذي قال هذا الرجل الذي قال هناك إلهين أثنين بأي دليل كان هو ليس عنده أطق قال إليه إلى القفل وإلى أن يجعل مع الله إله ومآخر وإلى الشكل وهذا الذي جعل بأن التوحيد هو عبادة العزة جلو معه غيره ماذا إلى ماذا قال؟ ما قال أنه جعل عبادة غير الله هو التوحيد؟ معه غيره بجهل، هذا عنده توحيد ما قال؟ هذا هذا التوصول مسألة بناء خطر. عليه يحكم له بالإسلام طب بناء على ماذا؟ هذا التوصول خاطر هو ماذا يحكم يحكم ما يقول؟ يقول هو كفر ومن يشرك بالله كافر لكن مانع يمنع منه يمنع منه أنه جعل كما يمنع إكراره لكن لا انت ماذا انت حتى يعني هذا اسمع لي شيخنا القول الاخر الذي يتبنون هذا المذهب يقبحون حتى يقبح هذا يقول هو يسمي المشرك موحدا ويسمي الشرك توحيدا هذا خطا ما هو ليس نحن يا نعد نحرص على بين الحكم الشرعي الصحيح ليس مجرد تقبيح القول القول ظالم مظل لكن هو من قال انه يسمي الشرك توحيدا ما يسمي الشرك توحيدا ما يسميش الكراحيدة؟ وليست العبرة بما يسمى وبما بما يصنف و يعرف لا لا شخص العبرة اسماش رأيهم اعتبارة لا هو العبرة بماذا؟ طيب جاء. بحقيقة حكم أنت حضرتك بناء على ماذا؟ حكمت على الرجل الذي يعبد غير الله عز وجل و غيره بجهل بناءً على ماذا حكمت عليه بأنه مشرك ولا يعتبر جهله؟ مثل حضرتك رجل عبد غير الله عز وجل نعم بجهل لا يعرف أن دعاء البدوي أنه يرزقه هذا شر. هتلبس بالكبر. السبب تمام. السبب ما هو؟ ما الحكم الذي جعلك؟ تقصد ما هو السبب؟ آه. ما هو السبب؟ الذي جعلك؟ دعاء غير الله زوج. صحيح. هل بقى هذا؟ سبب ظاهر واضح. هل هذا الجهل؟ يعتبر عن دحرضك؟ قطعًا غير مات. ليه؟ فيه. لأنه هو مخالف. لأنه تلبس ما؟ لا، مو لأنه مخالف. لأن السبب موجود. يا لأن شيخ. السبب موجود. تمام. أول شيء خيوضضح لنا السبب فيني شيء. اصبر علي يوضح السبب. أنا لحظة. ما بسأل عشان السبب اللي بعدك أنا بسأل عشان أفهم كل الشيخ, الشيخ بيأثر للسبب. طيب شو؟ ما في شيء ما رأيكم؟ ما ما في الشيخ عايز عايز ساعة. ساعة مش مشكلة. لا لا رح. أنا أروح أنا على كل حال ما في مشكلة شيخنا. نكمل ثم إذا كان عبر عليها سؤال يلي تقيم. بس حتى والله عالم قد في آخر الأمر. وتظهر لمثلاً أجوبة لبع لبعض الأسئلة. طيب. خلاص شيخنا ااا معتزون شيخنا. تفضل. الله يأشكر الله يأشكر. الآن المناطق الثالث قلنا الذي يكفون به هو تسمية يسمونه يعني يقولون أنه يسمى مشرك هذا متعلق بهذا يسمي المشرك موحدا والذي يسميه موحدا وكافر ليش كافر قالوا لأنه يعني غير الوضع الشرعي غير الاسم الشرعي يسمى مشرك موحدا إذن هذا كافر. هذا المناطق الثالثة محتمل تسمية المشرك موحدا، فتغيير الأسماء شرعية. هذا العمل نسفره أيضا. هل يصح أن يكون مناصفا مكررا؟ قلنا الأول لا، الثاني لا يصح لأن هذا نوع ليس سببا. الثالث الثالث هل يصح أن يكون سببا؟ معنى أن الشيخ غيوب رجل قال نعم، رجل قال المشرك هذا. قالوا الذي لا يكثرون كافر لماذا؟ لأنهم سموا مسلم. الله خير الله خير منك. صيفر الإسلام ما في مشكلة شيخ أنت إن شاء الله تفهم. ويجد التسجيل إن شاء الله بعد ذلك أخذ ترجمة لا لا حتى سوف يفهم إن شاء الله هكذا يا رحمة الله كذلك والبرامة وعيوك نقول هذا لا يصبح أيضا أن يكون سببا لتكفير العذر بالجهل، وذلك لما يلزمه, لما يلزمه لما يلزمه إذا قلنا إذا قلنا للمسلم، للمسلم يا كافر، فهل هذا كفر؟ لا ليس بكفر، هذا تغيير اسم شرعي. هذا رجل مسلم، ما لك أنت تقول كافر. شو حليسو صار سلام قال يا أخي يا كافر قبيح حلو. بي حلو. فنام عن هذا النص. نعم سأل حلو قلنا إجماع العلماء على أنه ليس على ظاهري. أي على ظاهري. ما الكفر كفر أكبر. ماذا جعله لا يحب ظاهر. هينعم لعدة لو قلنا بهذا قول كفرنا عمر بن خطأه. ما نقول مسلم هذا كفر هذا الكفر أكبر. لا ليس كفره. لا, لا ليس يدخل إسلامه. لا ليس يدخل. نقول إذا كفر صح. طب هو تغيير الأسماء شرعية ماذا يفعلنا كفر لماذا ما ندعيه طبعا هو غير اسم شرعي. ما الذي لعلن لا نكفره ولأنه ماذا؟ بتأويل لأنه كفره بتأويل عمر كفر حاطب أليس كذلك؟ نعم طيب حاطب هل صار كافرا؟ نعم لا جيد؟ حاطب لم يكفر ما شاء بتأويل أم بدليل؟ التأويل بتأوي... لا يكون إلا عبر دليل لا يكون إلا عن دليل لهذا اصلا فسرت ما هو التاويل قال هو استعمال الدليل في غني موضعيه عمر كفر حاطب حاطب لم يكفر لماذا مكفره النبي صلى الله عليه وسلم انه أكفره بتأويل ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فصل فيما في صلح الحديبية من الفوائد والأحكام ذكر أن المسلم إذا اجتهد وتأول وقال لمسلم يا كافر هذا لا يكفر بل قد يثاب هو ماجور لأنه ماذا غير على دين الله نعم؟ طيب هو غير الاسم الشرعي وسمى المسلم كافرا ولم يكفر لأنه بتأويل مثل هذا الذي يقول للكافر هذا مسلم بتأويل هل يكون كافر؟ ونفس الشيء نفس الحكم إذا كان بتأويل فإنه يتنزل عليه ما يتنزل إذا قلنا أن هذا تغير اسم شرعي إذن ينزم منه أن يكفر من قال المسلم يا كافر. ولا يقول بهذا أحد من أهل السنة إلى الخوارج إلى الخوارج الطبعا الموضوع عط. ممكن نعتبر بس إن احنا بنعتبر التأويل في المسألة غير الكفر والشرك غير الشرك الأكبر الكفر نعتبر نعم. التأويل أنا لا أقول لا نعتبر التأويل مطلق لا لا, لا, لا أقول شخن. لا أعتبر تأويله في هذه المسألة فقط أنا وهي صرف العباد الغير لا. الله في شخص هذا هذا الإطلاق دائما شخنة هذا كما قلت كرد هذه الإطلاقات لا نعتبر ت نعتبر التأويل هنا يا شيخنا أول موضوع كفر وإيمان موضوعه كفر وإيمان لتغيير أسماء شرعيه القضية الأخرى انا التأويل هنا لا اعتبار به في كونه سائغا أو غير سائغ الحديث في كونه هل يكفر به أو لا رجل عبده صلى الله عليه هو كافر عندي لكن من لم يكفره بتأويل لا هنا في محل نظر أنت دائما شيخنا لا تأثيني بالأصر وهو من وقع في الشرك وقع في الشرك ما عندي في تأويل جاهل متأول هذا كله كافر بالاجماع وهذا الذي يرد عليه كلامك لكن لا الذي لم يكفره بتاويل لا هذا محلنا الاخر في تفصيل الأول كافر بالاجماع حتى لو كان متاولا حتى لو كان هو الذي وقع في الشرك لكن الثاني الذي لم يكفره انا لا أنا وياك ابحث في سبب كفره نحن اتفقنا انه قضي لا يدخل ضمن الكفر بالطاغوت ولا انه يقال لمن فيبتوعد وان كان يعني ما يمكنك ما سلمت به وقضية تغيير الاسماء الشرعيه ايضا لم لم يرد فيه ما يمكن أن ما يمكن أن يكفر من هذا الجهة لماذا لأن كثيرة من الم... يعني مثال أضرب لكم على هذا المثال أحمد الحازم حينما يكفر يكفر بهذه الاس بهذه المناطق ما هي المناطق الله ثلاثة ارجعوا إلى رد الفتوى التونسية انظروا ما هي المناطق التي بنى عليها الحازم تكفر عازب رجالنا ترون ستجدون أن هذه ثلاثة كلها تكفر عازب رجالا لازم يكفر مشكلة ما جل لم يكفر مشكلة المش... الفتوى على عازب الذي لا يكذب المساكين هذا بالجمع كذا ما عنده خلاص هو بناء على مزه لم يكفر المشرك انا عذره لا لماذا بالعموم لكن أخذنا تفصيل طب واثا طب شيخ شيخ طب قول <سؤال> له <سؤال> <سؤال> لا لا استعطش اننا بعد هذا ان شاء الله تعالى انتم بشكل مفصل هذا مناظره طويله يعني طويل بس الموضوع يعني ليس هذا قريب خليني كلامي خليني اعترف لي انا اسمي دا باو خليك دابوش تاجيه نمخاجره nie ukłuba? A okuba mówisz, dlaczego nie muszę? Nie mówisz, dlaczego nie muszę? Nie okuba Dlaczego? Dlaczego? Nie, nie. Oni dlaczego nie chcą ukłubać? Nas nie chcą ukłubać, achy. Mógłbym, ale nie chce. Którym وقبرة، لماذا لا يسوا قبرة؟ ماذا شيخ؟ كيف نعاقب؟ يعني كم من نعاقب؟ ماذا يقول؟ مالك نقول يحكم نصر شيء؟ هو يقول أنا الآن هي. من المسلمين صحيح وأنت بتعتبر ان المدنيين مسلمين أنا الآن بجاهد في سبيل الله والآن أردت أن أترك السلاح أو أترك الجبهات من أجل تحصيل العلم الشرعي هذا يوجد عقوبة لمخالفة أمر ولي الأمر اللي هو من شيخ أبو بكر بردان؟ ف... فبيقول إن, ال... ان ليش انت بتعاقبني لو انا تركت السلاح الان هتحولني محكمة شرعية وتحبسني وبعدين الله اعلم ه... هيكون مقالي ايه يعني للسجن مدة طويلة او جلد او اي عقوبة انا هتلقى وفي الوقت اللي انت بتعاقبنا على ان انا مثلا اقول ان المدنيين فيهم مشركين او كلام زي ده انت بتقول لي لا مسلمين طب لماذا بتلزمهم شف؟ في... انت بتل بتلزمبي... اه بي بي لماذا بتلزمهم شف اللي أنت بتلزم نبي؟ هذا بين آخر لماذا نحن قاتل ليس نفسا؟ ما دني مسلم نحن مسلم لماذا ليس نفسا؟ نحن مسلم. آلة التكفير وال طب سيدنا سلمان ممكن ماذا نطلع منها؟ سيد الله يعني اولا أولًا أولًا سؤال هذا معلش سيد سيد السلام أولًا هذا سؤال ما يصلح ان يكون من المجاهد يعني أولاً. لا لكم مجاهد. أنت ري ماذا؟ لا كيف يا أخي أنا أعلمك كيف الآن. الشيخ هو بس معذرها والله. هو السؤال ده مبني على, على غضب يعني شوية. أنا ماذا زغط يا أخي. الشيخ ما كان معكم. فهو ممكن. لو بدأ السؤال كده مباشرة <تصفيق> أنا أقول لك أنا كنت ردت عليه والله. لكن هو صار شوية أمور فهو الآن يعني إيه؟ منفعل شوية. نعم. أقول شيخ سيف. اسمعي شيخ. سيف يا سلام. لأنك الأعرف يعني. أنا أعرف ترجم بعد. منو عليه فوارب جاي؟ أبو راشد. أنت, أنت لا إن شاء الله سافر سا. أنت لا أنت لا بد أن تعلم أنك محاسب أمام الله عز وجل أول وآخر. أنت لا تنظر أنا أو عاقل أو لا أو عاقل. أنت محاسب أمام الله. إذا تركت سلاح ماذا سيكون حكمك؟ ليس ترك سلاح. لا ليس ترك. جهات لافيز. ما ما في تعبان. أنا أريد واحد. اثنين شهد أنا لا أريد أنا ما في مشكلة هذا موجود مثل الجاهل موت الأخير أول مثل الجاهل هذا موجود أنا أريد أول يعرف توخيت بعدين نفسي الشرعيته ليش أكل ما في أكسر من اثنين اثنين أكسر من واحد سنة أنا كتار في سبيلي لا تمام عليهم مجاهدين كثير، أنا أريد هم يقول لا يصير يقول أقبا يقول من هذا من قال هذا هذا يوجد يقول سجن يقول لا تعرفني ماذا أنا أخبرك طبعًا في إخوة في كثير سيف في كثير هواي القتال ويذهب معه الشرعيه طلع بالموجود يعني لكن يمكن انت لا ما في إذن يعني أنت يمكن خاص فقط يعني لا في بينا كلها كل التعب ده تروح الى الاعراق امر يعني الكتاب كثيره ذهب الى العراق رحنا نذهب للعراق عشان بعد ما تفتح القضية دي هو رأى أن إحنا شرح هو لا يرى, يرى, ف... ف... ف... يرى, ف... يرى ف... عظامات ف... لا، هو فعلا، ونسأل دي أ... أ... معظمنا يرى في المعظم إحنا معظمنا إلى الآن، ها هو هاد... السؤال اللي بدي ما هذا هذا مثال أخرى يعني. تمام. أي. فالآن إحنا سألنا إن الدولة بتقول لا، الناس مسلمين. وده معاملتهم في الظاهر لابد ليس بعد أيه المفضل كم الـ قالوا له المقصود لا لا المقصود حتى المقصود من منظر شاعر الاسلام نظر شاعر الإسلام ولا متربس بيناخد تمام تمام أنا ميتلبس بناقض ظاهر يعني. تمام. حتى قبل دخول الدولة حتى بعد دخول الدولة نفس الشيء. نعم. الناس الأصلتهم الإسلام وبدل ما لا هم يقولوا هذي. شخنا ما جاك مخلي نعرف الأخوة. طيب. أصلا هذا هذا الإرادة هذا الإرادة بده. الأصل بالعهذا بده. طيب. كده الآن ممكن هذا السؤال آخر. إحنا شخنا ااا في نقاش علمي الآن. ثم سنتي على هذا المسألة إن شاء الله. طيب شو خلنا؟ السؤال طيب. أخي <وزور> طيب. طبعاً. أنا حبيبي والله. طيب. أخي أنا. في تركيا تركيا. أنا كل شيء. كيف ظهر؟ ما حتى هذا مثلاً. نعم. بعد. Ale Nie, nie, to jest to na to. Ale No, no. سؤال مواسكر الاخوه مواسكر يا عنده سؤال هذا سؤال الاخوه هو انت سؤال عن اخوه هذا سؤال سؤال احنا ما نسالك قل لي مواسكر يسواش اخو اللي بيجيء هذا هو انت كنت في تركيا انت شفت مساهره كذا. كذا بدون ملابس ماذا تقول هو اخي يقول هذا كافر ظهر كافر هم يقولون انت تكفيرين شا... <سؤال> لا لا ليس اخي يوجد كذا شهود لي يوجد دقي انا تعرف انت روس اسمي من قال هذا لا اعرف هو طبخه اخيه هو هو جديد يخو. لا شيخنا في تفصيل يعني انتظر شيخنا في تفصيل يا اسمع اخونا ابراهيم يا شيخنا هذا الموضوع عليه السؤال هو الدكتور هذا اللي قال هو هذا موضوعات صعب هيك يعني طيب قلنا المنطق الثالث. إنه يعيز يغير. <تصفيق> سلام تسمينه. نعم. طبعاً يا أخو لي العلم يعني أذكر أذكركم فقط بشيء يعني كان منبي عليه السلف رحمه الله في مجالسهم وأنا يعني قد يكون قطع كان ممنحة له الفرقة يعني. ولهذا لو تلاحظون لو أن الأمر يدور ثم بعد العرض يطرح قد يكون أفضل لأن يعني لو تلاحظون في البداية كان الأمر يعني الحمد لله سهل لكن لما الدخول يعني صعب الواحد يؤدي المعنى. ويختلط موضوعات كثيرة، فجاي ذوي تدون ثم يبدا يسأل واحدا في الآخر. القضيه القضية يا إخوان المناط الثالث هو ذكرناه وتسميت المشرك مسلم، هذا ايضا لا يصبح أن يكون سببا يترتب عليه الحكم بالكفر هذا واضح والله تعالى ليس فيه خلاف في ال الآن لاحظ يا إخوان سبورة تقسيم طريقة سبورة سبب أو تقسيم هذه المناطق ثم سفرها وظهرت هذه النتيجة زي وظهرت هذه النتيجة <تصفيق> نعم فا إذا ما بقي ما الذي بقي من دليل عليكم السلام هذا الواحد الرغب هو حكم بغير حكم الله أنا قلت الثلاثة والرغم لا هذا حكم حكم غير حكم هذا مناطق الثالث آه مو مو محرج جربت لبنان أقصد الآن هذا الناقض ما دليله الآن وقلنا دليل كفر بالطاغوت لم يصح ودليل جهل التوحيد لم يصح ودليل تغيير الأسماء الشرعيه لم يصح طيب هل هو ناقض أصلاً؟ هل هو ناقض من لم يكره المشركين؟ قطعاً ناقض بالإجماع وهل نص عليه أهل العلمي؟ نعم نصوا عليه من الذي أبرز من نص عليه؟ ذكره إمام أبو, عبيده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه نعم, ذكره في كتاب الإيمان كذلك الإيمان بخاري ذكر هذا الناقض في كتاب خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد وذكره هو أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي في كتاب شرع أصول اعتقاد شرع أصول اعتقاد أهل سنة للا ل كاعي هذا الكتاب نرجع اعتقاد الحلقة Learn إذا بالنظر إلى استعمالات أهل العلم بهذا الناقض نعم. إضافة إلى أقوالهم نعرف أن نحدد الصورة واضحة لان الإمام الشاطبي يذكر في الموافقات أن العلم يؤخذ من النقول نقول أهل العلم وتصرفاتهم يؤخذ من النقول أهل العلم وتصرفاتهم فنحن إذا قلنا أكثر علم الصحابة ما هو يعني العلم تصرفاتهم سيرتهم وأفعالهم وجهادهم هنا أخذ حتى لما يكون هناك نقل كثير لكن تصرفهم أفعالهم كذلك العلماء الذين استعملوا هذا الناقض لابد من النظر واعتبار والاستعمالات واست... وتصرفاتهم لأن هذا مصدر علم غزير لكن الذي يقتصر مجرد على نقل ولا ينظر الاستعمالات ولا, التب... ولا طرق التعاون مع هذه النواقض سيخطئ كثيرا محمد بن عبد الوهاب نصه شيخ محمد الله نصه في الناقل الثالث اخذه بالنص من كتاب ماذا؟ الشفاء للقاضي عياض من اللي بنكفر المشكين اخذه بالنص من كتاب الشفاء في الجزء الثاني طيب القاضي عياض فصل في هذا الناقل القاضي فصل في هذا الناقل وذكر له مناطق. فقال في كتابه وذهب طوائف من اهل البدع كثمامه ابن أشرص والجاحظ إلى أن البله من الرجال والنساء ممن لم يدن بذين الإسلام ممن ليس في طبيعته قوة الاستدلال أنه معذور نعم ولا وان حجه الله لم تقم عليهم قال وقد مال الى قولهم الغزالي في كتابه التفرقه بين الإسلام والزندقه قال وهذا كفر بالله طيب لماذا قال لانه تكذيب بالنص والإجماع تكذيب بالنص والاجماع فان الشرع والنص طبعا هو سماه توقيف ويقصد النص قال فإنه تكذيب بالتوقيف هذا يجمع النص قال فإن التوقيف قد جاء بكفر من لم يدن بدين الإسلام والذي لا يكفرهم هو كافر لتكذيبه بالنص. بالنص فإن من لم يكفرهم أو شك في كفرهم فهو مكذب بالنص فهو كافر بذلك هذا طبعا هو استمد إليه الشيخ محمد الدوحة في أكثر موضع نقله. الآن القاضي ياض ذكر الناقض وذكر المناطخ، وهو المناط الذي لا يصرح بعد الصبر وتقسيم إلا هو، لا يصرح بعد الصبر وتقسيم كسبب ظاهر منضبط لكفر من لم يكفر المشركين إلا هو، وبمعرفة هذا الدليل وهذا المناط أنا أعرف أتعامل بهذا الناق، أعرف كيف أتعامله. الناقض العلة ما هي؟ قال هو التكذيب دليل أن الناقض ماذا؟ جحودي أن الناقض هذا نفهمه ناقضاً جحودياً بمعنى بمعنى وقاعدة الجحود ماذا تقول؟ هو رد ردوا, ردوا وجحد الحكم الثابت في القرآن والسنة بعد بلوغه هذا قاعدة الجحود ردوا الحكم الثابت وقام السنة بعد بلوغه هذا وغيره هذا حكم الجحود فالعلماء ربطوا هذا الناقض بمناطه والتكذيب التكذيب والجحود طيب إذا كان كذلك فدليل هذا الناقض ما هو كل ايه كل ايه أو حديث دل على كفر من رد حكم الله بعد بلوغه مثال قال الله عز وجل وما يجحد بآياتنا إلا الكافرين هذا دليل هذا الناقل قال الله عز وجل ومن أظلم ممن, ممن كذب ممن كذب على الله ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين فهذا الدليل هو الذي يصلح بطريقة الصبر والتقسيم أن يكون مناطا ووصا مؤثرا لهذا الحكم وهذا الناقل الذي يعرف ان حكم الله الان ان النصراني رجل قال لا اكفر النصارى ما حكمه ما حكمه كافر بالاجماع ما ما سبب كفره تكذيبه للقران لا فقط نعم فقط هذا هو السبب ما نوع كفره طيب اعطيني سبب اخر هذا لا هذا نوع نعم لا يا شيخ انا قلت لك السبب دائما انتبه له الذي بين السبب وبين النوع او لا يوزر في بعض الأحيان. اسمع يا شيخنا الان فرقنا بين السبب ونوع ماذا بين السبب ماذا؟ سبب في الكفر وفعل... الكفر الكو... الح... الح... الحكم. وال... الحكم, الحكم بالكفر ولا؟ الحكم بالكفر هل ينبني على أم الحكم الكفر زعلمتها خلاص ها زعلمتها صارت ما صارت هل الحكم م. للكفر وقد منافق نافع عند الله لكن حكم هل ينبني على أمور إعتقادية يعني لا لا تعرف لا أعرفه أنا هي لا تصب لي بس هي طيب رجل ما يفهم التوحيد ما يفهم التوحيد هو ويدي بدين الإسلام كلي تمام إحنا هذا ما حكمه إحنا ما أعرف إنه هو حكم الإسلام إحنا ما أعرف إنه هو لا يفهم التوحيد طيب أنت العلماء ليس يسمون هذا سببا ليس يسمون هذا سببا يسمونه نوعا طبعاً. يسمونه نوعا لماذا لانه في بعض الاحوال لا يمكن أن يكون سببا لانه لا اعرفه تمام هذا الشيخ ما ادري انه على هو عمل قلب خاف عليه طيب إذا الاحكام الشرعيه قلنا الاحكام الشرعيه تناط باسباب علل او صفات ظاهره طيب الشيء هذا قضيه واضحه تراجع في كتب الفصول ستجدها ان شاء الله طيب قلنا ان المناط اذا هو رد وجحد الحكم هذا هو السبب الوحيد نوعه هذا هذا الذي عرف حكم الله نصراني كافر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثه فلم يكفره هذا جاهد حكم الله ولم يكفر بالطاغوت لم يكفر بالطاوت لم يفهم التوحيد غير أسماء الله الشرعيه هذه كلها أنواع تصلح أن يقول في هذا لكن ما سبب كفره وانه رد حكم الله رجل قال اليهود لا ليس لا كفار أو كافر لانه رد حكم الله جيد رجل ماذا رجل سيخ لم يدن بدين الإسلام لم يدن بدين الإسلام قال الذي لا يدن ليس كافرا هذا كاف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل, <تصفيق> يقبل منه وهو في الاخره من خاصين هذا يقول لا هذا مسلم وهو من الفائزين هذا كافر لأنه رد جاحد حكم الله عز وجل طيب مرتد هل هو فقط يهودنا صار كافر أصلي لا لا يحصر على هذا لا يقتصر على هذا المرتدين المرتد كالنصيريه مثلا نصيري واضح الكفر بين فيه فالذي قال الذي يعرف أن النصيري يعتقد أن الله, أن علي الله أن يعني لا يلتزم بدين الله عز وجل نعم ويعرف هذا دين نصيرية ثم لا يكفره نعم هذا كافر مرتد لماذا لانه يعرف ان حكم الله في مثل هذا الكفر واضح هذا الذي يقول ان الله ان علي هو الرب ولا يدين بدين الاسلام وينكر الانبياء والشرائع هذا الشرع جاء ماذا بكفر بكفر مثل هذا جاء بشكل ظاهر فالذي لا يكفر هذا جاحد ماذا؟ جاحد وراد لحكم الله طيب بناء على هذا بناء على هذا من انتسب للإسلام وتلبس بردة وتلبس بردة فهو قال أن هذا أن حكم الله في الإسلام ولم يكفر عندي بشبهة أو تأويله طبعا توي فاسد حتى لو كان تريد فاسد لكن قال ليس حكم الله فيه الكفر الله ما حكم بكفره هذا رجل متأول، هذا رجل مخطئ، هذا رجل في شبهة ليس بكافر، الله ما كفره هل تحقق المناط هنا؟ إذا قلنا أن المناط هو رد الحكم مجحته، هل تحقق هنا؟ نتفق أن المناط فقط رد الحكم مجحته طيب لأن خذ ربك كله. لا يمنع أنا... أن يكون عدم فهم التوحيد، عدم كفر التغور، عدم حكم الحكم الله لا يمنع أن يكون هذا كله أشياء. سلزم كفره، ولكن العله التكذيب فنحن أصلاً ما منعنا هذه الأشياء بحكم كفر فهو ليس فقط تكذيبه للقران أو للنص هو كفر، بل في أصلاً مأنه هو حديث بعهد حديث عهد الإسلام، إذا كذب آية فرضية الحجاب ممكن يعذر أصلاً بجال هذه النساء كيف حديث أبداً. عهد الإسلام قلت له الإسلام فرض قبل أن ادعوه هو دخل في الإسلام طيب هذا الحجاب من دين الله، تمام؟ ولا أدعو؟ لا طبعا الحجاب لا صورة غير واضحة. عطيني مثلا واضحة. لا أنا كل هذه فئة في شيء هذه واضحة أو. المراتو لا ترتدي الحجاب. قلت له إجعل ماتك لا ترتدي الحجاب. لا لا لا عطنا مثال أوضح. عطنا خمر مثلا. هاي اللي مش واضح. ير... المناطق هنا غير واضحة. يعني رجل حديث عجب إسلام. قلت له هذا كتاب الله عز وجل أن الخمر حرام. نعم. فقال حدث عجب إسلام قال لا. ليس الحال هذا كافر مطبع تمام وأنا أدعو هل ارتد قبل أن أدعو هو دخل أصل إذا الإسلام إذا, إذا أخبرته أن حكم الله أيها الله ليه لا. لأن هذه من الأشياء التي تحتاج إلى السماء ما نحن نتكلم الآن شيخنا اسمع شيخنا الآن المناط هنا الشرك بالله هذا الكلام تستطيع أن تقول من عبد صنمًا هل يُعذر بتأويل؟ هل يُعذر بجهل؟ هذا كلنا نقول لا لماذا؟ لماذا؟ هذا أصر الدين هذا. وسبب صحيح. كفره وصرف العبادة غير الله. ودليل كفره ماذا؟ دليل كفره أنه عبد غير الله. عبد غير الله. هذا نحن ناقصان ما سبب الكفره كفره؟ عبد غير الله. حكم مثل إبليس، مثل ابليس سبب بليس. كفره ع... تكذيب اي صح؟ لا، اللي... ما... آه لا، هذا في العازل، تكلم في العازل. لهذا أنت لا تسوي، المشكلة شيخ تسويه بين الناقضين. بين من عبد الصنم وبين من لم يكفره. وبينهما فرق انا اقول السؤال الاول كافر متاول جاهل كافر لماذا لانه وقع في سبب الكفر والمناطر مكفر والذي هو عباده غير الله عز وجل. طيب الثاني الحكم الشرعي انا اقول ما ما سبب الكفر هل وقع في سبب الكفر المكفر وهو الذي هو عندي رد الحكم الشرعي وجحده رد الحكم الشرعي وهو ان يعرف أن حكم الله فيه كفر فيرده هذا هو دليل الناقض وهؤ وكل من تكلم من الأوائل بهذا جعلوا هذا هو دليلهم. الآن ترى أول من فسر من الأوائل في هذا ناقط يعني فسر في تفسير القاضي يا أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم لما تحدثوا في الجهمية. الآن رجل جاءك وقال الله ليس في السماء. ماذا أحملين؟ الله ليس في السماء. هو كذب الله شفون كفر. كفر متوقع. كل من قال الله ليس. في السماء إذا كان يعيش ما بين المسلمين فهو كفر. إذا قلتك أنك أكثر جميعا لهذا القول طيب ليس أعترك شرع طيب العلماء لم يكفروا أئمة السلف لم يكفروا جميعا جميعا وما يعتقدون بها أيضا برضو ليس أعترك شرع ليس إيش؟ أعترك شرعي لا أصلا في اختلاف بقول لا لا الصحابة لا لا هل هو دليل؟ أم نسم لا لا دليل؟ لا, لا, لا يعني أنا إياك احنا تحدثنا عن قضية عمل السلف لا أمعمول به لا ما الان... لا, لا حربتها. حربتها. مات مات الكلام الكلام. أنا؟ أنا لا. حمد الله. هذا الكلام أحمد كيف في القرآن مفضله. الشيخنا تمام. في زمانه. تمام الآن أن تحررت تقول من يقول أن الله عزوجل ليس في السماء. م. تمام. ماذا حكمه؟ أيش لا يعني هذا؟ القف إذا سمع بأن الله عزوجل استوى على العرش تمام؟ وقال لا هو ليس مستوى على حكم هذا؟ حكم القف. الان الان كل من قال لك الله ليس يزل اسم تحكم كفر مباشره كفر او تقول الله لا ادري, أحكم كفر أو أدري. لا هو يكفر كل من قال هذا لا يكفر الله نقول نحن ما من اين طيب. علمنا طيب. إن الله جل فوق كل ما العلماء اجمعوا على كفر جهنم واختلفوا في انزال الحكم على العيان فعامه لا ينزل الحكم على العيان إلا بعد إقامة البجة وحتى في مسائل ظاهرة حتى في مسائل ظاهرة كهذه القضية قضية من قال الله يسير في السماء لاحظ أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان ومن أهمة السلف قال ماذا قال وإن الجهمية كفار طبعا أحمد ماذا قال أحمد بن حنبل ماذا قال شوف السعمر الناقب في رسالة المسدد في طبقات ابن أبي يعلى قال الجهمية كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر في طرقه السلف البخاري نص قال الجهميه كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر استعملوا هذا الناقض استعملوا هذا الناقض. اعتبروا به طيب في النزال على العيان لاحظ كان في تفصيل ابو عبيد يقول واني في كتابه وان الجهميه لكفار واني لاستجهل لا اني لاستجهل لا من لا يكفرهم؟ إني لا استجلو من لا يكفرهم. البخاري ماذا يقول؟ وإني الجميت كفار. ومن لم يكفر بعد الفهم بعد الفهم كفر. بعد الفهمي كفر. بمعنى إيش معنى بعد فهم؟ وفسلك كيف تعمل أهل العلم وحدهم؟ قلنا أما تدعون نجدية نتجاوز ماذا لأن أصلاً أما تدعون نصوا على هذا. وإن شئت أناتي بنصوص براذ لكن احنا في البداية لأن كل ما يتكلم ما يتجاوز هذا نظرة. ومهم أن نتجاوزه الآن طائفة ابن عربي ابن عربي ما عقيدتهم طبعا يرى ابن عربي صاحب فصوص الفتاعة الملكية أن الله حل في جميع المخلوقات وأن كل المخلوقات تمثل وجود الإله ويقول كفر فرعون لأنه حصر الربوبية فيه حصر الربوبية فيه لكنه لو قال الجميع يمثل غب قال ما يكفر وقال المشركون قريش كفروا لأنهم حصروا لولوهية في المشركين في الاصنام لكنه لو قالوا الخلق كله يمثل وجود الله قال لا كفر ولهذا الشيخ سنو قال هذا اكثر من اليهود والنصارى والمشركين أكفر من اليهود والنصارى والمشركين ولهذا كان إذا سجد يقول سبحان, سبحان رب الأسفل أكفرهم صاحب الفصوص والمتعادة المكوية وأجمع العلماء على كفر ابن عربي وكفر من لم يكفره هكذا بإطلاق طيب عند التحرير هكذا شيخنا كافر ومن لم يكفره فهو كافر لكن حكم شرعي الآن أنا فلان كافر يعني انزال هذا الحكم ماذا شيخ الاسلام شيخ الأسلام قالهم اكثر من اليهود والنصارى والمشركين وهنا فائدة اليس هو مشركاً؟ وتروقع في شرك نعم طب لماذا لا يسمي المشكلة ؟ هو قال أكثر أن يهود ونصارى أو المشكلة أنه تجاوز. هو يقول لا لا هو يقول مرتد ويقول مرتد من هو كان على الإسلام تكلم بلسانا أهل على الإسلام لا تكلم. لا في انتسابه فيه. إلى الملة مم. في انتسابه إلى الملة وهذا المبحث مهم يفيد في هذا الموضوع يعني الآن كثير من آهل العلم يحصر ماذا موب... لا تدون عاصل يحصر مفهوم الردة في ماذا في من صح إسلامه ثم ثبت عليه الكفر هذا خطأ مم. وعدم نعرف لأقوال أهل العلم اللي فقط يصح الإسلام. إذا انتسب إلى الإسلام لا ما يصح الإسلام الشيخ. والمرتدد لأنه انتسب يساوي لا. انتسبوا إلى الملة. لا. فأصبح مرتدا بفعل الكفر. لا. الردة الشيخنا تطلق عند آل العلم على من ثبت الإسلام بيقين وكفر بعدا. ويثبت عند آل العلم أيضا بمن انتسب إلى الإسلام وهو يكفر. بمن انتسب إلى الإسلام وهو يكفر. في يفعل الكفر. وهو يكفر. نعم. فيسمونه مرتدد. هل نقول أنه هو أسلم أسلم؟ لا يقول لا. ما أسلم، لكنه مرتد، لا. لماذا مرتد؟ لأنه ينتسب إليه من الإسلام. عند جميع عامة أهلهم، عند عامة أهلهم. يعني, يعني بدلاً ما يقول أنه كافر أصلي أوه. تورس الكفر، يقول هو محتد لأنه يمتسب للإسلام الإسلام ويفعل الكفر، ويفعل الكفر. نعم، هو طبعاً. نعم، هو كافر طبعاً، لكن نعم. مثال أراف، طبعاً نصيريهم أصلاً منذ أن ولدوا وهم كفار، اه. لكن ما نعوا كفرين؟ ردة. وعلى الردة تتورس؟ لا ليس هذا من هذا المخرج ليس هذا المخرج ليس لك يعني بعض الفقهاء بعض ماذا يقول والله الفقهاء اختلفوا يعني هو الان ابوه كافر فهو مولود اذا هو لازم يكون كافر لا ليس هذا مخرج ليس هذا مخرج المساله مخرج المساله في من ينتسب الى الاسلام والى شعائره ويكفر الفقهاء يسمون هذا العلماء يسمونه مرتد لشبهه انتسابه ومن هذا أيضا تفسيره يطول وعام مثل العلماء وعبد الله بن عبد الرحمن نقل إجماع عليهم أيضا. طبعا نتجاوز هذا نعود إلى. ماذا كان في موضوعنا؟ نعم. نحن نتكلم على سبب خطفه وطلع السبب إن هم كذبوا. إيه نعم. ما نقل الشيخ سلام. فبن عربي. نعم. نعم قال الشيخ سلام في كتابه بن عربي وهو من أعلم الناس في كتاب بن عربي في كتبه ومساعده. الله يا شيخ ماذا قال شيخ اسمتني رحمه الله قال فمن شوف قصه لم يكفرهم ابن كثر يكفر بن عربي وطائفته قال فهم على اقسام تفصيل أهل العلم هو دائما يقول في بالعودي كافر ومن يبن كفره فهو كافر كإطلاق كوعيد لكن تنزيل هذا الحكم على عيال يبدأ تفصيل أهل العلم طبعا هو شرك في ماذا كفرهم في ماذا في الأصل يعني في الأصل يعني في أصل التوحيد أصل التوحيد تمام أنا معي المشكلة أتبع بعد إن شاء الله نا... لكن أعطيكم نصفها إن شاء الله تعالى إن إذا... شاء الله تعالى وعن أخوكم في ديوان حسب يعني أنه وجود هناك إن شاء الله تعالى الذي يريد الشاهد الشيخ السامة قال والذي لم يحفر فهو على أقسار قال أول القسم الأول طبعا في هذا المجمع ختاوة القسم الأول قال من قال من يؤصل لهم شاء الله. يعني يوجههم يوجه فعلهم صحيح قلنا ما قالوا صحيح لانه لو اصل شرعي قال فهذا قال فهذا من رؤوسه هذا كافر مثله جيد هذا كافر مثله قال القسم الثاني قال القسم الثاني من لم يكفرهم جيد من لم يكفرهم لماذا قال لانه يجهل حاله جيد يجهل حاله قال فالواجب في حقي فهذا لا يغفر حتى حتى لاحظ يبين له حالا فقط قال حتى يبين له حكم الإسلام فيهم ثم يبين له حاله فإن توقف بعد ذلك فهمهم فإن توقف بعد ذلك فهمهم رجل يقال ابن عربي فعل كذا كذا كذا, كذا وحكم الشرع لا يقول لازم تبين الله حكم سام لكن هناك في كده كده قال ثم قال الله معذك أنا أقفها بك لكن لم يتبين له ويرى كفر العربي لم يتبين قال لاحظ حد... الذي يعذره العاذر بن عربي قال فقسم وفصل فيه هذا ها الثالث حالكم تربعة أقصى ثلاثة هل أقول ثلاثة سنة ألفة نعم قلنا الأول ماذا؟ الذي جاء الله أولي صاحح ما أعلمه لذي أجاب حاله لابد أن نوضح نعم هو الحال ثالث الثاني نفسه هو اللي بعده بعده معرفة حاله وهو حاله بعد معرفة حاله الحال ثالثا متفرعا ثاني وهو بعد أن يعرف حاله نعم هو, هو الشيخ الثام حتى لم يقول ثالثا لأنه جعلها حال ثالثا متفرعا ثاني فهنا الموقف هذا موقف الشرعي هو الذي نتعامل فيه معنا؟ مع من مع العاذ بالجهل مع العاذ بالجهل فنقول الذي يسجد للصنم ويعبد غير الله فهو كافر مشرك جاهل متاول ما يفعل من لا يكفره من لا يكفره نقول هنا في تقصير مم. ينظر في حاله نحن نقول ماذا من لم يكفر المشركين فهو كافر وهذا بالاجماع لانه رد حكم الله لكن سأُنزل هذا الحكم على لا لابد من التبين في حاله هل وقع في المناطق المكفر؟ يعني هل عرف أن حكم الله أن هذا وقع في الكفر ثم عرف أن حكم الله فيه الكفر إذا وقع في هذا المناطق يترتب عليه عليهم إذا قال لا يا أخي الجهل مانع شرعي النص الشرع على أنه مانع هنا لا بد من إقامة الحجه وإزالة اللبس هنا لابد من إقامة الحجه وإزالة اللبس فالذي يقول إنما لأعلم حلو ها؟ <هندوان> لا لا يا يا يا ابنه لكن يقول أعظمه بالجهل. نعم. نعم. والله. جي. أنتظ. الآن ففمن الخطأ أن يقول أن يقال أنه كافر مطلقا ومثله أن يقال أنه لا يكفر مطلقا تمام. يعني بعض قيام الحجة لا خلاف زاد. أنتظ. يعني العازل. لا عيب في قيام الحجة عليه لا خلاف لكم. أنتظ. هلا عمر رحمه الله طيب حتى نفسر هذا. الآن كيف تقيم الحجة؟ كيف تقام عيد الحج؟ لي ما شاء الله أهل... تنظروا لأكم الفجر؟ هي تذتفر لا قصة تذفر عنه، لا. يعني العمرة حنوت كلنا. أنا خلص ما كذا. ده... اللي هالثلاثة؟ با... لا بس هذه هذه موضوعات متفرعة عنها يعني لابد من إتفام يعني قضية الآن إقامة الحج في مثل هذه المواضيع هل العمرة حموا دانمة قضية إقامة الحج ولا لابد من إقامة الحج عليه الجهامية يكفرون بعد إقامة الحج ما تفسر إقامة الحج كثير من العلماء يفسروا بماذا؟ بإزالة اللبس، وكشف الشبهة. بإزالة اللبس، وكشف الشبهة. يا سيد أبلغ القرآن. لا هذا ما يقال هذا يعني هناك مثلاً الجمия، الجمия بين أيديهم كتاب الله عز وجل نعم. لا. لاحظها العلماء حينما يقولون الجهمية كفارن. هيد. ولا يكفرون عيالهم إلا إذا قام في الحج. ما يقصون بقمر. القرآن بين أيديهم. لكن. لم ينفعهم بشيء. <تسجيل> قال على لا. لا. معني. شيء؟ معنى معنى كان في الحجة الذي تقصده الذي تقصده يريد على ماذا يريد على من يعبد؟ مشك هذا هو هذا ليس هذا ليس مأخذه هذا اللي يعبد صنام هذا الحجة الله حزور أصلا قائمين حجة الله قائم منذ أصلا بعيد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أصلا من من بعيد النبياء ليس هذا لا لا تريد عليه ذلك الخير هذا الكلام طب ما وحوق هذا الرجل مورض في القرآن؟ ألا في الشرك لا أنا أعرف ما هذا المشك هو موجود في القرآن لا انتظر شيخنا الان نحن نتحدث لا، وكرهه بلى نعودنا من اصل المساله ما, ما, ما الدليل على انها ان من لم يكفروا ناقف <تصفيق> هو ماذا يقول يقول الله عز وجل كفر المشركين طبعا. هذا الرجل وقع في شرك لكن لمانع شرعي منع من الحكم هو لا يرد الحكم الشرعي الذي هو تكفير المشركين هو لا هو ماذا اورد ماذا مانع ان يسند الى الى شبه الدليل فهذا الذي يحتاج إلى كشف شبه شبه ويزات اللبس، فاطلاق الحكم عليه، اطلاق الحكم عليه نقول اطلاق الحكم عليه من غير ضبط لتحقق المناط هو الذي يحصل به تخلف، لكن إحنا إذا ضبط لا الحكم لابد أن يكون له مناط. ماذا حنا قلت المناط وتكذب نص القرآن، وهو القرآن قد بلغه، قد أقيمه. لا ليش لا ما أنت رأيتك الأخير؟ أحن ماذا قلنا قاعدة الجحود؟ أنت كذبت. إيه؟ قاعدة الجحود قاعدة الجحود اي ماذا في السماوات <تصفيق> نعم نعم هو قلنا وردوا حكم الشرع الثابت بالقران والسنه نعم وجحده بعد بلوغه <تصفيق> ويبلغه والان هو ماذا يقول الله عز وجل كفر المشركين وكل المشركين وكل من لم يدم بدين الاسلام فهو كافر هذه الصوره مسلم ثم وقع في ردة عبد الصنم عبد الصنم جيد هو الآن يقول هذا ما فعله شرك لكن هذا وقع كما يعذر بالإكراه كما يعذر بالخطأ هو معذور بالجهل فالشبهة عنده في هذا الباب يكون يمان من موانع الاهليه يكون يمان عن موانع مثل ما يقال في الإكراه يقال هنا جيد يعني هو عنده طبعا هذا الباطل عنده فهذا هذه هذه الشبهة هذه الشبهة تجعله تجعل المناطق غير متحقق فيه وهو أن يعرف أن حكم الله فيه الكفر ويمنع منه يعني رجل يقول الله عز يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة هل ممكن أن يأتي الرجل يقول نصراني؟ نصراني لا, لا لا يعني لا يتحقق بهذا النصراني ممكن يعني يا شيخنا أنت جعلت هذا المناطق في تكفير المصراني فيجب أن تجعله في تكفير المنتسب بإساني من داب أولى وهو التكذيب المشكلة أنه يجعل هذا المناطق صحيحا في النصارى واليهود والذي هو أدنى المرتد المرتد ليس مشرك فأنه هو كفر وشرك لكن توصيفه الشرعي انت بس بالإسلام ثم طارت عليه انت طارت عليه مرتد كما وصف الشيخ حسام بن عربي لاحظ قال كفر أغلب من كفر اليهود والنصارى والمشركين فهو وقع في شرك أكبر أشد الشرك لكنه مرتد فهذا الذي ينتسب للإسلام ثم وقع في الردة هذا كافر ولا يضرب الجاهل ولا بتأوية وهذا الذي لا يسعب فيه خلاف لا نسمع فيه ومن بلغنا عن هذا من بلغنا أنه يضرب الجاهل في أصل الدين فهذا مبتدع وهو في ذكره وفي من ما ما, ما يسانس به الشيخ علي خوير ذكرت لأصل هذه المسألة وقورد كلام اهل العلم عليه ويعني توسع في ذكره طبعا الشيخ علي غير بداية هو كان يقول هذه المسألة حصل فيها نزاع في زمن شيخ الإسلام وما بعده قضيه قضية العذر بالجهل العذر بالجهل فهذا في بداية الأمر في السجن سوي للشيخ طبعا الكتابه معروفة يعني راي رأي الشيخ وكل من كان معه يعرف هذا وكان يعتبر مسألة خلافية مسألة العذر بالجهل نفسه يعني, يعني فلان هل هو مشرك غير مشرك علي يعتبر مسألة خلافية في بداية الأمر في لما في سجنه لما قال لما ترتب عليها تصحيح لكثير من إسلام المشركين، يمكن أن نقول أن المخالف هذه المسألة مبتدع. لاحظ. لاحظ. هذا الشيخ على الصدور. نعم. عندك ماذا؟ عندك طن الشيخ على الصدور. شديد الخير الله. هنا مش... <تصفيق> في كتاب مسلم في التوضيحات المثنية في شرح رسالة مس المت... مسجد في شرح المعتصف في التوضيح في التجديد تضع التجديد شرح ترتويه. كله ما ذكر حجمه تجديد نعم كله ذكر في البدايه ماذا انه كل من خالف هذا لا يستطيع ان يسبها اذا ما قبلت رسله وان الخلاف كان جزم نعم هذا كان يقوله بعد ذلك ماذا قال قال يمكن ان نقول ان كل من خالف هذه المساله كل من خالف هذه المساله فهو مبتدع طبعا تصور يقولها عن حرب يمكن ان يقال ان من خالف هذه المساله فهو مبتدع قال هو هو لا في الكتب. هو في الكتب ماذا يقول في المسألة فيها خلا فيه من زمن شقسام وما نعم لكن هو هو بيرجع يعني هو بيقول قوله في المسألة كل لا لا, لا, لا لا إجماع على عدم العذر لا لا لا أقصد حكمه على الذي يعذر لا حتى بكفر العاذل بعد قامت انت تحدك تعطيني الان اعملك لك, لك سنه لك سنه كان الدليل وجيك وطيب ان شاء الله انا انتظرك اذا أتيتني بأن الشيخ علي خذير يقول ان العاذل بالجهل كافر لم يقل صراحه هكذا لا, لا هو, قال إيه صراحة إيه هو قال صراحه هو قال صراحه انه ليس بكافر هو قال هذا صراحه وانا لك النص قال صراحه انه ليس بكافر اذا هو لم يقل هذا بل هو ايضا اورد كلام لمدعوني تسنهم مسحا نقي هل هذا صحيح؟ شوف ها؟ هل هذا صحيح؟ لا بل ليس تفسير. لا في تفصيل. عن على التفصيل هذا. على تفصيل هذا. على تفصيل. بهذا نقول إليه. أن يقال هي إذا تحقق فيها المناصب. تمام. هل أن يقال؟ أول واحدة. إذا كان من من يعاني صحة، كان ماوم عنهم. كيف شئ حارب عنهم؟ ال أول واحدة. هذا مسخرة مع عربي. لا سلام ووو وحارب يعني تريد أن أضرب لكم على هذا المثال واقعي؟ نعم. الان الذي يدخل في الانتخابات الذي يدخل في الانتخابات كفره ايوا اعظم كفره او كفر من عربي شيخ ما يحتاج اصلا يعتبر واضح طيب نقول الذي يؤصل ويقول هذا مشروع والشرع شهابه هذا لان الشرع جاء المقاصد وهذا نقول كافر ومثله بل راس من رؤوسه جيد، ومنهم جيد إذا كانوا أصل هذا، ورجل لا يرقع. طبعا لا أصل هذا، لكن ماذا قال؟ قال أنا أدخل في الانتخابات، ماذا؟ وأتجنب وأتجنب الكفر يعني يعني كما يزعم كما يزنب بعضهم أنا يتأول ويتجنب أن يتلفظ بالألفاظ المكفره ويتجنب أن يتلفظ أو يقول الأقل من كثر، هذا حكمه عندنا صحيح يعني تدل عليه الأدلة إنه كان. طيب الذي يعذره في هذا العذر أنا لا بد من إزالة إزالة اللبس وكيف شو هذا؟ طبعا على خضير؟ فلأقول هذا طبعا يعني على خضير لا لا يلد هذا أصلا لا يكفر به. مم. هو قال في السنس هو ذكر خليتنه في خباث. لا سيد خباث صريحة فنح. نعم قال الذي يدخل. الذي يدخل إلى البرلمانات ولا يقع في الكفر على عبدالسطور أو أنه يعارض ويدخل لمزاحمة الكفار ويرد أقوالهم الباطلة ويحاول أن يقول الأقوال المؤفقة للشرر كذا وقال هذا صورة لا يقل السورة ليس لها أصم لاش باقر لا السورة دي مو موجودة أصم لا يقل السورة ليست موجودة هذا همار بنقول لها الكل من دخل همار من الشيخ عبدالله نعم لا لكن نلاحظ فهذا هو بناء على نظري بناء على نظر نظر لها الآن هذا عندنا كل من دخل انتخابات هو كافٍ، هي لكن من توقف فيه عندنا أقصى من من اللي مكثروهم عندنا نرجع بالتفصيل نعم. وهو نعم. النظر في من توفر, في في من توفر فيه المناطق المكثرة، اللي جرى لهم ويشرع ما هم عليه ما عليه تمام دا أصل لهم أن يجوز الانتخابات ولازم تدخلهم ولازم نزح مهن القفر وهذا شر الله وليس مقفر عندنا هذا من رؤوسي تمام من رؤوسي والثاني اللي اللواء جهل حالهم لا ممتغي شيخ ما يقال جهل حالهم لا هو يعرف أنهم ما ينتخبون لكن قال هو ضلال وباطل ضلال وغط لكنه وقع في لبس أو تأول وتوقف بتالي في حكم كفره وهذا كثير طبعًا كثير كثير من من تسبب العين يتوقفون في كفره فهذا لا يقال من لم يكفر مشركين أو شك فيكونوا صارعون كفر إجماعاً ونقول لا لابد من التفصيل وإنزال ماذا كيف أنا أعرف كيف ارتب عليه الحكم الشرعي بناء على المناط هل تبين له حكم الشرعي في هذا أو لم يتبين له فلهذا لا نقول لا نقول يكفر بإطلاق ولا نقول لا يكفر بإطلاق فلابد من التفصيل والبيان في هذا الموضوع يكفر بعض يأمر ألا شيء تعني؟ ألا شيء تعني إزالة الشبه وكشف اللبس ألا شيء نص على هذا العِمْر كنص نص عليها صاحب الحجة البالغ. هرَّطوا من لو أن هذا هذا هو قُف يعرف أن هذا الشفاء القُف فيفعله. تمام؟ يعني يكون قاصد هو أراد أن يقصد القُف. أزورنا كلام؟ لا لا شفاء نسألنا الكلام مصري. أمم. لا لا نسألنا. هذلنا فيهم. اللي قال على ضلال وباطل وتاول له وفعل هذا الشخص الذي تاول, تأول له, له هو قال هو دخل تاويل هو دخل, دخل تأويل هذا الشخص الذي كان على الشرط نفسه الذي دخل جميل جميل. هذا على على جميل. الحاكم عليه أيوة على عليه هو, هو, هو على وكل شيء يدخل الديمقراطيه وهذا باطل ولكن لا هذا لا كفر مترك هذا لا أخبره بأن هذا الفعل هو قف أخبره بحال هذا الرجل لا لا هو لا أصلا لا. يعلم حاله كما قال شيخ رسال ماذا طبع. في عربي يعرف حكم الإسلام في هذا ويعرف حاله طبع. يعرف ماذا حكم الإسلام هو أصلا يعرف حاله أي ف... يعرف حكم الإسلام لا يجب أن تزال عنه اللبس طبع. ما زال عنه اللبس وأيضا يعرف حكم الإسلام لأنه تأول عنه لا ما لا, لا لا ما يعرف هو لماذا تأول عنه لتبرير هذا الحكم هو لا يعرف حكم تأول نزال الحكم على العينين تأول نزال الحكم على العينين هو لا يعرف الحكم على العين من أجل ذلك هو تأول عنه لا إيش نعملش في أمور يعني يجب أن تكون أن نكون مسلمين بها أيوة هذا هذا المسلم هو يرى أنه مثلاً أنا. وقع في هذا تأولاً وقع في هذا الكفر تأولاً ولأنه يريد مصلحة الدين ولأنه قال لكنه لتأوله لا وكفره، لتأوله لا وكفره ويعرف أنها وقع في كفر. مم هو هنا رأك قيمة للحج من هذا الباب لأنه اعتذر له تأولا ويعرف أن الحق هو القف، فمن أجل ذلك تأول له القف بأنه إسلام معنى ذلك أن هذا الرجل. فسر عليه الحج. الكلام شه الإسلام. أيه. في بن عربي طالب كتير. مالين في ال في النقطة الأخيرة كنت قلت الثانية، الأم على التفصيل. الرجل مش هيكفر من الراجل قال لا وكفر منها انا مش هيكفر من عبر على التفصيل ما سيف كنا في الثانيه الذي قال هذا الفعل هو ضلال الآن يعرف حال هذا الرجل بأنه فعل ضلال وباطل ولكن وكفر وقف ولكن تأول له نعم تمام فالان هذا الرجل كنا لا يجب أن نخبره حاله ما هو أصلا يعلم وقال أنه على ضلال ثم بعد ذلك نخبره حكم الشرع وهو أصلاً يعلم حكر الشرق من أجل ذلك تأول له فهو مقام عليه حج يا شيخان فهم ماذا يعني حقياً أبعدت النجاعة كما يقال لا هو وهذا فهم من ضمن أنا الآن الآن كلام شخص ما ندعي أخذ الآن الآن أنا... أنا... لهذا... لماذا قلت لك فسري كلام شخص الإسلام أنك يعني إذا فسرته ستعرف ماذا أنا أقصد ماذا هو الكلام أنت الآن تعترض أنت... هل هذا هل... على كلام شخص الإسلام مش اعتراض بهذا التفسير لإقامة الحج مش إحنا والذكاءن دراتي في, شيخ في هذا الرجل. كذا يجب إقامة الحج صح عليه معرفة. ما في ماذا؟ في أن هذا حكم الإسلام فيه قف صح. وبأن هذا الرجل هو على حال لا على... بيان حكم الإسلام في أن هذا. هذا الفعل قف. هذا الرجل. هذا الرجل كافر. كافر. نعم وبيين له حكم الإسلام في أن حكم هذا الرجل كافر. كاف. جيد وأزيل اللبس الذي عندنا هو يعرفنا كفره شلون يتأول عليه. له. ويعرف ويعرفنا كفر. تمام جيد يعرفنا كفره هو نحن الذين لا يكفرون بين حاله إما أنه ما يعرف ما هي الانتخابات فأعلمه الانتخابات وأعلمه حكم من تلبس فيه أو أنه يعرف واقع الانتخابات ولكن لا يكفر من انتخب بناء على أنهم تخلوا لتعوي فهذا أيضا ما لا يحتاج يحتاج نبي له حكم فلان عنه اللبس فيه موه عالم أن الذي يدخل الانتخابات حكمه الكفر ولكن تأول له حتى يحكم عليه بالإسلام فهو يعلم أن حكم الله في هذا هو القف فكيف أعلمه بما هو يعلمه؟ أعلمه بحكم فلان؟ ما هو حكم فلان هذا؟ هو يعلم أن حكمه القف، فمن أجل يعني ذلك يعني أقصد... ما هو يعلم؟ لا يستوي. أبو المقفن عارف أنه إنه بيقول إن هو لو يعلم إن اللي يفعل كذا كافر هو كان كفر وخلاصه. هو يعلم إن ده كفر بس اللي يفعل ذلك ما يعلمش إنه هو كفر للتأويل، فأنا روح أزل عامله الشبهة، أقول له إيه؟ أقول له لا التأويل بتاعك ده باطل، مم. ليه؟ لأن حكم الله عز وجل فيه هكذا، ولا يوجد له عذر في دين الله عز وجل، بعد ذلك أصر على قوله كافر زيه، ما أصرش على قوله ورجع مصر، طيب شخ... يعني هل المفترضة يا شخص، أنا شوي جمد رأسه ومسألة واضحة يعني، صلاة نبارك طيب ال يعني ولهذا هذا، ندين هذا، الذين الله عز وجل به، و, و أنا يعني يدين الله عز وجل به وأكثر طلبة العلم في الدولة الإسلامية وما يعتقده أمير المؤمنين، بارك الله فيك، وجزاك الله، وأن كل من تلبس بالكفر والشرك، نعم، الظاهر وكاذب، لا يظهر بجهل ولا بتأويل، أن من توقف فيه، فإنه يتنزه فيه التفصيل تنزل فيه التفصيل الوالد آنفا، وبهذا انشرت على ينضبط المسألة الشرعية ويمنع القول قضية تكثير العابر مطلقا، ولا يلبس يعني من لم يكفر بالشكوى وكفر هذا صحيح وإجماع، لكن إذا إذا بدأنا نتنز ننزل هذه الحكم على على عيال، فهنا لا بد من التفصيل لا بد من البيان لا بد من تحليل الآيات الشرعية حتى يلقى الله الإنسان وهو يعني فعلا يعني حقق المراد الشرعي من هذه النصوص ليس قضية قضية الله أخذ ظاهر أترك أصول، لا أعتبر مناضات، وهذا بابها ماذا يا يخ... دراسة طلب العلمة، أصول الفكوة، خاصة من آلة الإشكيهات، هي مهمة جدا في هذا الموضوع. يعني <تصفيق> شيخ ليسان تمام، من أين أخذ هذه الثلاث اعتبارات التي لم يكفروا مشكين؟ نحن كنا بالإجمع بأن من المكفروا مشكين هو كل ذلك، نعم. فمن أين أخذ بعد ذلك هذه الاستثناء؟ وهذا التفصيل؟ هو ليسان، بناء على ماذا؟ ماذا استعمل؟ استعمل هو نظر هذا حكم شرعي ما مناطاته انا قلت لك في البدايه لا بد من النظر الى اقوال اهل العلم واستعمالاتهم استعمالاتهم اقوالهم واستعمالاتهم فهو لاحظ هو يقول شيخ محمد لم يكبر المسكين فهو كافر استعماله لهذا الناقد بهذا التفصيل لماذا ملو. لانه اعمل ماذا اعمل المناط احنا لاحظنا احنا بدانا نعمل مناط نظرنا في المناطات ما وجدنا فيها شيء مضبط إلا المناطق الأخيرة هو الذي عمله شيخ الإسلام تيمي وقبله القاضي يات وقبله أبو عبيد القاسم بن سلمة وقبله الإمام البخاري أو معه الإمام البخاري ومعه الإمام أحمد رحمه الله وبه تجتمع الأدلة ويكون الحكم الشرعي ضابطاً ظاهراً لكن الرجل يرى أن هذا مانع شرعي وملتبس عليه يعني كما يقال اللبس في النوانع الأهلية ما يضبطان يكفر وهو يعرف التوحيد ويعرف معنى الشرك ويكفر المشركين غير مناط واضح منضبط حقيقة لا يجري على أصول ثابتة ويمكن أن يصيب في بعض الصور هذا الذي يكفر بها يمكن أن يصيب في بعض الصور لكن سيخطأ في صور كثيرة سيخطأ في كث لماذا لأنه سيزمنه أن يتسلسل منه أن يتسلسل شوف بالنسبة لمسألة التسلسل لو لو إحنا أخذنا الفنشة على سن من الناس كان يعض الدجاج وخلاص فيديو صار أمر الناس إن هذا الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبه، ثم أصر على طول، فبالإجماع يقف صحيح؟ نعم. طيب من ل... من توقف في كفه مرة أخرى؟ يرجع لنفس الشيء يا نوضح آه إنه يوضح له نفسه. إيه. يأخذ نفسه حكم العازم. ياسلام علي. نحن نرجع. يوضح له إيه. رجعنا هذا. إيه. هنا ضبطنا مناظر يعني ضبطنا. تمام. لا ضبطنا ماذا؟ تمام. هو يعرف ان حكم الله في الكفر ثم لا عنه. لا يعرف عنه نعم يعني ثاني حكمه الثاني او الثالث او الرابع جب. ولا نتوقف عند ثالث او ثاني او هذا باطل اوكي يا تك ماذا والله نكفر من لم يكفر المشركين. الثاني نكفر والثالث نتوقف من, من الذي اوقفك نعم وما هذا التحكم نعم لماذا هذا التحكم لكن لأ لماذا لان لضعف القول لضعف هذا القول وعدم الاستناد الى مناط واضح يتهيب لانه يعرف ان التسلسل طريقه الخوارج فهو لا يريد أن يتسلسل فيقول نقف عن ثالثة الذي أوقفه؟ من الذي أوقفه؟ ولهذا يعني لهذا الأسب وبعضهم الذي يضطرد الذي يعرف معنى قوله لا يطرد، ويسلسل لكن إذا نحن ضبطنا المناط كل من وقع في هذا السبب الظاهر كل من وقع في هذا السبب الظاهر يكفر لما هذا؟ لأنه هو سببنا سبب الظاهر وهو أنه يتبين أن حكم الله في الكفر ويكفر هيبقى نفس المناط اللي هو السبب هيبقى هو الهو... الذي هو ماذا؟ بضبط... رد حكم الله بضبط الثلاث اه... ضوابط اللي هو الذي يؤصل له وما يشرع لا خلاص عقل منها يا شيخ لا بالنسبة لمن؟ للعذر الذي ما يكفر العذر الذي لم يكفر العذر هياخد المسألة الأخيرة اللي يعني... احنا موضح له حالة وحكم الله عز وجل فيه تمام. هاي رضه خلاص كفر زيه زي زي العازم. فيا فقط يعني اللي تعتبر فيما مع بعد العازم. أنت ترى الشيخنا. وهنا مسألة مهمة قضية كيف إقامة الحجج؟ كما قلنا ماذا بإزالة اللبس وإزالة اللبس وكيف في العلماء لاحظ ذكروا هذه القضية إقامة حجتزو تكون بإزالة اللبس وكشف في الشبه؟ هل يمكن أن تظل هناك شوفها قائمة نعم يمكن أن تظل. يمكن وإذا ظل. هنا ماذا الشيخنا؟ هنا يرجع إلى نظر مفتي، هنا يرجع نعم. إلى نظرة حل العذر نفسه، هو هو يتلبس بهذه شوبها، اعراض او هنا هنا لاحظ فرق يفرق اهل العلم بين القاعدة المطردة وبين الفتوى، فبعض الناس يريد أن الفتوى يجريها على ماذا؟ الأحكام المطردة، كل ما فهو كذا كل ما ك بياضيه هذا خطأ، هنا لهذا لا يجوز التحدث في هذا إلا من ناظر يعرف ماذا؟ هذا والله وقع إذن لا بد أن ننظر في المرجحات هل يبدو منه إعراض هل يظهر منه أن حكم الله فيه وأرده ولهذا لاحظ أن الآئمة يتفاوتون في تكفير أعيان من يشترطون إقامة الحج عليه منهم من يظهر له أن الحج في قائمة ومنهم من لا يظهر منهم من لا يظهر لكن كله ماذا يعملون المناط والعلة المؤثرة ليبنوا عليهم فكهم وبالتالي يمضيبهم طيب هذه بالنسبة المسألة فينا هذا بالنسبة المسألة الموقف من العاذب وجهه الموقف بالتحديد من العاذب وجهه في أصر دين هنلقف لكم شهنا أنا راسي مصنطة <تصفيق> <تصفيق> هل في حد في الدولة بيخالف ما تقول هذا؟ ما في حد. يقول لك لا يكفر أصلا هذا العزل بالجهل لا يكفر مطلقا ولا تتكلم فيه أصلا لا لا شيخ ما حد قال لعيني يعني شيخ هذا المعتقد أمير المؤمنين أنا أقول لك في بعض الناس يقولوا لك ما تقول لا لا تتكلم في العزل بالجهل طلبت عين بارزي نعم لا لا صدق قرار لا أحد يتكلم نعم. لا ليس لا أحد يتكلم, لا أحد يتكلم ويحكم يعني هذه المناطات التي قلتها ان مش... لا، الآن خذنا في القرار الشيء نعم، القرار ماذا صبر؟ ما الوجه شرعي للقرار؟ القرار له وجه شرعي؟ نعم القرار ماذا؟ الإجماع الأصلي الذي لا يضر فيه أحد وهو تكبير المشركين نعم وبالتالي بيّنت الدولة أن الدولة في جميع مراحلها وقال فيها يكفرون المشركين ولا يضر فيه أحد بتأويل أو جيد جيد؟ ما تفرع عن هذا الحصر فيه التخبط حصل تكفير مطلق والتسلسل على الت.. ب.. بناء عليه وعدم ضبط منات طبعاً ما ضبط منات طبعاً ينزمه التسلسل والذي يقول سنتوقف عند الثالث ما دليله ما دليله جيد؟ فلهذا رأى الإمام أن العاذر يتوقف في الحديث عنه طبعاً ما معنى يتوقفي؟ لا أحد يتكلم إلا من تزين الله هل هذا يجد سرعاً؟ نعم يجد سرعاً أنت ما تعتقده؟ تدين الله عز وجل لكن لأن هذه المسألة حصل فيها التخبط وعدم ضبط المناطات وتفرع عنها ماذا؟ يا يخبتات أترحونا ماذا تفرع عنها؟ تسمعون تكفير أمير المؤمنين هذا صحيح شكنا؟ نعم صحيح ولا؟ أبو جعفر الحطبي كفر لا لا مش. أبو جعفر لا هذا القناع أمير أبو جعفر لا. أبو أمر الكويت يكفر أمير المؤمنين أبو البران ماذا يكفر أمير المؤمنين؟ نوكل نقوله لكن الأكتاج إلى إثبات لم شرم لكن أبو جعفر لا من في التوقيت هو موجود, موجود؟ موجود يمكنكم هم موجود لا شيخ شا... سيف، هكذا نزعل شيخ شيخ لا والله ايه، انتظر لا شيخ فيه اخوة شيخ في وما بيلطق الله عز وجل قالوا و... طيب انتظر شيف الشيخ هنا سيف الشيخ الإسلام هذا لنا قبل جيد؟ هذا كلام لا أسمع منك مرة ثانية أنا ما جيت ما أتي أسل... أنتظر أنت... أنت لا لا هكذا. أحنا... نحن هكذا أنا من أجل هنا أنا أتيت عشان هكذا جيد؟ هذا كلام أنت تنسل بأي كذب أنا لا أقبل أنا اتيتك لاني وقع عن الله عز وجل واعرف ماذا أتحدث عنه <مشترك> جيد ما في مشكلة ما أنت ما تعرف اسكت هذا كلام ما أقبل منك جيد هذا كلام ما يقبل هذا مجلس علم وأنت تحترمني وأنا أحترمك أما تقول أين هو وتضحك جيد لأن الله عز وجل قلت بعض الظنئ اثم فأنت به كل واحد ينتبع على كلامي هذا كلام ما نقبل ابدا الله المستعان خير إن شاء الله على كل حال، لعليك إن شاء الله. في في سؤال يعني مسألة دي. خلاص الحمد لله ربنا بسم الله. هم ليش حرك في بعض القضاة يقولون لا تت... مش لا تتكلم العازب لا يقف على الإطلاق. من عط نفسه؟ أبو أنا سموسى. أين؟ أبو أنا سموسى. لا لا لا هو ناس عارف أنا عارف معتقدوا لا يكون في هذا هو أخذ أخيل حبشهم يومين عشان يقولون أنا لازم لا لا يكفي المشكين هو كافر قال لا يبغى غير صحيح فخوان المعنى يعني نعرفه تماما طب ما إيش لو تراجعه طيب أنت راجعته أنا شيخ أنا سمعته ماذا سمعت قال المسألة خلفية والمسألة والمساله العلماء جعلوه في باب الثق ولم يجعلوه في باب قالوا الشكرا هناك هناك يذهب الى هذا لكن الذي طلبته العين كبار في هذه المساله طلبته العين لا يرون مساله اعتقاديه لكن مما يخفى ما وقل, لك وقل لكن لا, لا حبسه, حبسه والله تعالى عمل بالقرار لا انا ما تكلمت بالقرار لا لا الحبس ده لا قبل الكره الحبس انا ما بعرف اعمل لا انا من حوالي شهرين هي شيخنا اللهم سعى أكفر أكفروا أمران منا أكفر أئمتنا أكفر, أكفر الموحدين والله شيخنا هؤلاء يقتلون. يا شيخنا أنا, أنا, أخبرك, أنا أخبرك بالواقع الذي حصل في حلب. الاخوه في الريف الشمالي اقتحام على أخترام. جيد. مجموعة من إخواناين. الاخوة, الأخوة أحد الفرّام ثلاثة وعشرين على أقتحام أخترام. رجع يا فلان الاخوه يقتحمون قوم الله عز وجل قال إذا أنت ما تعرف. لماذا إذا كيف قال أنا أقتل مشركين مع مشركين أقتل مشركين مع مشركين بلا عليك هذا ماذا أصنع به صح تدعو تدعو نعم طيب هول آ الآن تدعو وبعد ذلك خلاص هو ما يعرف يأمر المؤمنين يحكم عليه ما يعرف القاضي شرعة الله يحكم عليه جي أنت الآن عرفت خطورة الموضوع نعم عرفت خطورة الموضوع نه. أنا على ما أخاف أيش إحنا الآن الآن ال المسألة وصل إلى هذا الأمر وصل إلى أن الإخوة الموحدين لا يوصل بعضهم خلف بعض. أهل الموحدين يكفر بعضهم بعضهم. فإذا التعامل التعامل سيكون بقوه لا نقبل لا نقبل أي سبب يشق على السطاعة أو يفرق الجماعة. يعني هذه إخوة خلافة. أوضح هذا أنت إذا أنتظر موقفنا ورد النظر لك هذه قضية قضية خلافة. جاءت بسك الدماء وجاءت بذهاب خيار الاخوه لا يمكن لبعض الاغراض الذي لم يحسن لم يحسن بابه من أبواب العلم إلا هذه القضية. ويتحدث فيها ويتكلم كمفتي يأتيني أحد الأغرار جيد مثلًا بول براء مدني وغيره يبعث إلى أمير المؤمنين بين لي معتقدك في إيمان الظواهر حتى نعرف ماذا نحكم عليك بسبب هذا جيد هذا الجاهل الذي لم يعرف حكم آل سعود جيد إلا بعد مات الشام يعني ما عرف أنهم قصائي إلى هنا هذا ليش يزمر هذا ما ماذا ليش يزمر وتعلم لا لا حد بجحنا أنا أتحدث عن ماذا عن أن أنظر إلى هذه أصحاب هذه العقليات الذي لم يعرف المناطات ولم يعرف الأحكام الشرعية هل أنت الآن تجوز بكل أحد يتكلم كذا؟ إشخانة الآن هذا هذا تحدثنا عنه الإخوة أكثر لم يسوعبه أكثر لم يسوعبه عامة الإخوة وبلهم يتحدث فيها هل هذا يسمح به حتى يكفر بعضهم بعض كما هو الحاصل؟ ما أحرج ده إلا لأن الإخوة بخلص المعسكر الشرعي ما يرى رائحة العلم بعده كيف ما يرى رائحة العلم؟ اسأل أي أخ في كتيبة الآن؟ كله وبعد المعسكر الشرعي هل تعلم؟ هذا خطأ على من؟ وعائد عليه ولكن لا الله الله عليه. ده ده ده ده ده ما ما عليه حدت علينا نعم بدل ما يدفع الماعو بالعنف تعلمه حتى لا يلجأ إلى ما فعل هذا الأخ مع مع رامي ثلاثة وعشرين ما زال لجأ إلى ذلك جهله طيب هلا شوف لاحظ يعني هذه المشكلة هذه المشكلة فينا هذا الآن أنا وبينك أيهما أخطر أيهما أخطر عندك رجل الآن فينا معنا شوف أنت الآن ماذا ثغرت أبناء رجل قا... صاروا يكفرون بالجاه مطلقًا جاء وحبسهم وقال مسألة خلافية مع ذلك تثرب تقول في مشكلة واحد يكفر الدولة كلها يقولنا مشركين أنا م يا إخوة تقل يعني لابد أن تقلها أيه ما أعظم خطرًا أيه ما أعظم شيخنا الله رحمه الطرب لينا شيخنا مسألة خطيرة مسألة خطيرة يعني ليست إخوانك ما يعبثون إخوانك ما يعبثون بفضل من الله عز وجل ثم بفضل من أقام الله دين وأقام الخلافة نيابة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الارض اقام الله بهم نيابة مم. الرسول في هذه الارض فما جاءهم ليتلاعبوا بالدماء او ليتلاعبوا هذا دينهم وهذا خلافه ومعاذ الله والله اخره ان ينال من ه... من هذه الخلافه ونحن بين ضارنا ولو باسم دين الله والله نقف امامه باذن ولو هذا هذه الخلافه جاءت بعد أن ذهب خيار خلق الله ثم يأتي بعض الاغراب حتى يتحدث في هذه المسائل ويفرق هذه الجماعه ويكفر بعضها بعضا في المخالف فياتي بعض الاغراب يؤسلمون من هو ليس أي فأنتم ذاك من خير جيد نحن لهذا نقول لا نقبل في الجهات العالية الرسمية كأمراء جيد كقضاء كرؤساء الدواوين الشرعية أن يكون متلوث بهذا أو ذاك أن يكون متلوثاً بهذا هناك من هناك ومن نعرف أنه يعتقد هذا معتقد تكفير مطلق وهو اعتقاد فاسد لكن لا نعاتل ولا نحاسب هذه عقيدة هذه لكن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في العمل بناء عليهم من لم يكفر فهو كافر ويطرد عليه من لم يكفر فهو كافر وهكذا أنا أكفر اكثر أكفر اكثر موحد ويجلسنقف أمامه باذن الله بقوه بإذن الله بقوة والمخالف ايضا لا يجب انكم في نعم المخالف هذا لا تقدر ان يقول لا احد يكفر تكفر من لم يكفر انت ماذا عليك من الحمد انت لله. انت لا تخاف ما احد في الغالب والله الحمد لله ياتي الى الدوله, يأتي إلى الدولة. قتاع... ي... تعرف ماذا ماذا يعني لثاني الدوله مفارقه المشركين حيصر من دار الكفر معادات ليس اصحاب التيارات المحرفه لا أصحاب العلماء الجهاد الذين وقادات الجهاد ويصل اليها جيلوها يعتقد بهذه العقيده ولهذا هي في في إن كان في حكم النادر يقول والله نحن لا الذي يقف شكلا مكفر مطلقا اتحدك يعني خاصه رجل يعني برجل معروف يعذر وجه في اصولي ماذا شخنا في أفراد يكفرون الدنيا؟ نعم كما في أفراد ظلم وغالهم في أفراد عندهم جفاء في كذا؟ في كثير نعم تعرف أنه؟ يعرف أن أبوه لا يكفر بالتغوت ولا يكفر مشركين ولا يكفر لا لا انتظر انتظر شيخنا انتظر شيخنا هنا سناتي على المناطق سناتي على قضية تفسية هذا فيه تفصيل لكن رجل رجل يقول الآن يعني كذا يقول أن المشرك بالله لا يكفر حتى يضرب جهاز، حتى حتى يعني طبعاً هذا في حكم يعني كما يقال في حكم نادر وفي الغالب ها؟ هو مشهور، لا أقول ما أحب، أنا مقطع، والله ما أدري شو أنا لكن على كل حال، إن شاء الله تعالى نتفقنا على هذه قضية. ما وليس بيننا بيننا خلاف هناك فضلات يعني. أنا عندي سؤال والله لازم تجاوبنا. الله يشكرنا. سمحنا والله نعرف من حضرتك كي، بس هو ده يعني عشان الأخو يستفاد إن ما جاوبتنا عليه الأخو ما راح يستفاد. المساله انا أقول لك اعتقادي فين مشان ما افكر يعني انا قل لك اعتقادي وانت بتعلمني وانا بتعلم منك والله مو بانظر دلوقتي ف... بالنسبه لحال اهل الشام قبل ما, ما الدوله تاتي او قبل الطيرات الاسلاميه عما ما ما تنشر العلم والتوحيد انا كنت اراهم في البداية يعني الاصل الاسلام ده كان ايه لما, لما الأرض الشام فتحها الصحابة فكان الأصل في هذه البلد الإسلام إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية لما رفضوا التحكم للياسق وكانوا يعلمون التوحيد أما في العصر الأخير أنا أراهم أن معظم الشعب السوري وقع في غده عن طريق دخولهم في الجنود للتواريخ أو تحكمهم لغير شرع الله عز وجل أو السحر ان هم صاروا متلبسين بالسحر او مدرسه لا يعني ما بتكلم حضرتك على المناطق دي خلينا في ايه خلينا في يساله <تصفيق> بل في الشرك نفسه ان هم <تصفيق> نادوا غير الله وكانوا يعتقدوا في اهل القبور وهذه المساله سالنا الاخوه يعني معظم الشعب السوري إن ما كانش 99% من الشعب السوري فعل هذه الامور فنقول 9% أو ثمانين أو لا نحدد نقول معظم الشعب السوري وقع في هذه الأمور فنقول الآن أن الشعب كان معه أصل الإسلام وطرق عليه الردة أو طرق عليه الكفر أو الشر فهل صار الشعب الآن كافرا إلا من رحم الله يعني أستطيع أن أقول هذا الشعب صار كافر أو مشر إلا من رحم الله منه أو إلا القليل ثم جاءت الدولة الإسلامية وربنا مكنها من أماكن فصرت أفرق بين الأماكن اللي فيها الدولة والأماكن اللي ما فيها الدولة اللي فيها الدولة أقول من علم التوحيد ودخل من الباب الذي خرج منه فهو مسلم واحد ومن لم يدخل من هذا الباب وإن صلى وصام وقام الليل كله فلا أقر له بالإسلام فجهودنا فاسدة المسألة لم توضح فقلت. بعد الدولة؟ بعد دخول الدولة. صرت يعني الآن ما أعتقد إسلامه. الآن, آه آه الآن آه ما أوقف أحد بالعالم. يعني إيه؟ يعني الآن أنا أعرف إن في مسلمين في تابون. بنتيجة إيه؟ نتيجة الدعوة إلى التوحيد. وليس الدعوة إلى الصلاة والصيام والحج ووزل الأمور إيه؟ اللي هي شعائر الإسلام الظاهرة. لا أقر لهم الإسلام بهذا. ولكن أقر لهم الإسلام بأنهم تعلموا التوحيد وعرفوا أنهم كانوا مشركين قبل إتيان الدولة وتابوا من هذا الشرك يعني بشي. الذي أقر له الإسلام أقر له الإسلام من الباب الذي خرج منه كانه علم أن جندي بشار كفار وأنه كان كافرا حينما كان جندي لبشار وأنه كان مشركا حينما صرف عبادة لغير الله عز وجل وأنه كان مشركا حينما تحاكم لغير شريعة الله عز وجل الله عز وجل قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ربنا سبحانه وتعالى نفع عنهم الإيمان بمجرد الفعل فمعظم الشعب كان على هذا الحال انا الآن أقبل اسلامه بس بالتزامهم بشعار الإسلام الظاهرة أم باستجابهم لدعوتي اللي هي دعوة التوحيد جي. وكيف يظهر ظلتك من دعوة؟ بناء على أول شيء كلامي معه. يعني أنا مثلا الآن أنا, دخل أنا طلعت المنبر دعوت الناس للتوحيد طيب. كل الناس مو كل الناس أكثر الناس وقعوا في هذه المواقع أقل شيء إن هو هيماقشني فيه أقل شيء إن يظهر عليه أقل شيء إن هو ما هيعرضني أقل شيء ان هو ما هيحاربني في دعوه يعني اللي حربنا بدعوته ينقل عليه. حلكوا ها هذا سؤال أيضاً مهم جداً. وأنا شاطر على أجيبكم وأنتم تجيبون الإخوة. نعم. حتى لما يكون في الصراع. أولاً هذه مبنية. أول هذه مسألة هل وقعت إذا مص حافة هذا لا. نعم. لا بالواقع. وقع. إيه في حروب الردة كان الامتنام عن شاعرة من شعائر الإسلام. ولكن ليس لفعلهم الشير، يعني في زمن الصحابة كانوا يعلمون التوحيد، لذلك كان اللي يقول لا اللي لا اللي... بعضهم من داعنا. بعضهم من دع بعضهم من دعنه هو أو بعضهم يعني كلهم كثرات ظاهرة يعني، وقع فيهم كثرات ضارة وفي أسباب ردة أين كانت هذه الأسباب؟ وارتدت قرى وبلدان. الحمد لله أن هي كانت موجودة. الله المستعان. طيب إذا كان كذلك، فتعامل مع هذه هذا الواقع لا بد أن يكون وفقاً. لعمل الصحابة رضي الله تعالى لا. هل سمعت يوما أن الصحابة قالوا الأصل في أن من سكن في هذه البلاد أو عاش فيها هو كافر؟ إذن هناك أمرين في موضوع الحكم بالإيمان والكفر وفي موضوع القتال لا. إيمان والكفر وفي موضوع القتال حين ذكرنا أن الشرع يأتي في أحكامه بما يحصر وينظر. ولا بد أن الحكمة تكون بناء الحكم سواء بالاسلام أو بالكفر بشعائره الظاهره بشعائر أحدهم الظاهره وما يعرف به لا بد أن يكون وفقا لذلك يعني امرا يختص به ويصلح به إسلامه أو كذلك يختص بالكفر أو يصلح به هنا أهل رحمه رحمهم الله يعني في حكمنا على الشامع هذا صحيح الكفر. هذا واقع ما, يمكن ما ينكره إلا جاهل يعني يعني بحال الحال وهذا كان كثير من حال الناس يعني إجهل الحال التي في مرت فيها لكن لما خلط الناس وعرف طبائها طيب الآن قبل الحكم عليهم لا بد من تحرير مقدمة وهي الحكم على الدار الحكم على هذه الدار وما توصفها الشر أهل العين رحمهم الله حكموا قسم الدار إلى دارين دار وصفور دار. دار ودار رسل عاري المجهول في الحال المجهول الحال في دار الكفر مين سألته؟ مجهول الحال؟ كام؟ هذا جاء في الأصل لكن هناك يعني أوصاف أخرى قد تغير هذا ومجهول الحال في بلاد الإسلام ماذا؟ الإسلام. مسلم مسلم في الديار مو يعني إحنا ننسب المجهول الآن إلى الديار نعم نتبع لانه الحكم يسالنا بالنص ان كان يقول لا اله الله محمد رسول الله او يكون بالشعائر كان يلتزم بشعائر السنه او بالتبعيه تبعيه الدار وتبعيه والديه هذا في اخر يعني كما ذكر هذا شان الدين الرخصه فيه المقصود طيب الان هذه الدار هل هي دار الكفر او دار إسلام دار إسلام بلا شك الان طيب مجهول الحال فيها بناء على تصل فقهاء لماذا؟ طيب ارجع معي الله أنت كانت الدياركو أنت رجعنا البناء على تصل فقهاء يجعل ماذا؟ الآن ينسب للإسلام طيب نحن نقول لا نتوقف لأن الكفر ماذا؟ منتشر فيهم صح؟ وبالتالي لا أجري هذا الأصل الذي يطلقه الفقهاء طب هذا يستدعي إلى ماذا؟ إلى أن نقول أيضاً أن دار الكفر ماذا مجهول الحال فيها لا يلزم أن يكون كافر <تكلم> لأنك التزمت بهذا يجب أن تنتزمه <تكلم> طيب هذا يولد عندنا ماذا؟ تركيبه جديده اذا التركيب الذي بعضهم يقول لا هذا غير صحي ومس... وهو يعني يلتزم به أصلا وهي قضية الدار المختلفة أو الدار التي وصفها الشيخ السلام بأنها مركبه طبعا ولن قتص على الشيخ السلام الصرخصي جاء بها طبعاً كثير من الناس يقول واذ انسب هذا إلى قول الشيخ الإسلام؟ هذا لم يقتصر على الشيخ الإسلام. وكل من تحدث هذا هو أصلاً يلتزم بقول الشيخ الإسلام. لكن يمكن يخالف في التوصيف أو في التسمية. الدار المركبة أو الدار المقترطة أو دار الكفر الطهر. فهذا لما سئل إلى الشيخ الإسلام التيمية وكان هذا هو الحال. دار كفر لكن ينتشر فيها المسلمين. أو دار الإسلام وينتشر فيها الكفر. فهنا قاشف شيخ الإسلام فهذا دار مركبة من الوصفين ويجب أن يتعامل بناء على هذا المي. فيعامل فيها المسلم بإسلامه والكافر بكفره والكافر بكفره طيب إذن وهذا هو توصيف الدقيق لواقع الحكومة أو واقع البلاد التي نحن فيها الآن يعني اختلاط المسلمين فيها بالمشركين واضح سواء الحكام كفروا أو الشعوب كفر هناك فيه اختلاف وعني قال الجميع كفر هذا غير صحيح هناك طارق وهذا ده وصف دفع هناك مسلمين هناك كفار طيب إذا كان كذلك فيجب أن أتعامل بهذا على وفق هذا النظر المسلم يعامل فيها بما أظهره وكافر يعامل فيها بما أظهره إيه إذا كان كذلك هنا طبعا هذا المتفقين على فيها يخالف في هذا هذا القضية إليه لا شيخ بس فينو مو... كلام اللي أنت؟ لا بس أنت قل القضية. في ماذا يتحدث فيه الإسلام؟ لو... طبعا ده أيوة. ده ده... <تصفيق> <تصفيق> يعني ده أنا لا أشكك في حضرتك والله ولكن إن كان ده سلف قلبي فيكون مسلماً. هنا نحن رجع ده. أنت قلت هذا قلبي شيخ الإسلام. هنا نحن فتوة النظير. طيب ونلقبه. فتوة النظ رجع في الفتوة النظيرية. ممكن نسجله هذا. مرضي... نسجله شيء انا بدك ما اقول لك من حق لا بدك خلاص الله يداو الشفت انا اساس المستشارات ها؟ اترك يعني دور علقت السكان دور استان أقصد فتوى فترة الماضيه ما كان فيها لا والله ما شاء الله حقيقه فتوى فتوى اتسمى الفتوى المرضينيه فتوى في مرضين هو ماذا سؤال عن بلد مدينه مرضين هي بلد في تركيا نعم في تركيا هو سؤال عنها شيخ شكله سامتيه جابنا بس مشهورة جدا. وقال اللي. ماذا بناء على ناس ساء. نعم فيعامل فيها قال كلهم بحسب المسلم يعامل فيها بislami والكافر. يعامل بكفر. فيها بكفره نعم. لا لا لا. طيب آه... لاحظ فهذا الآن توصيف الكفر دار الكفر الطاري. فيعامل فيها المسلم بislami والكافر بكفره طيب هذا إذن واضح فيه إذن لن أتعامل بقضية المشهور حل العصر فيه. هل كفر؟ نعم الإسلام نعم لماذا؟ يعني والله اختلاط أحكام اختلاط أحكام طيب ننتقل إلى المرحله الثانيه هذا الأصل ثابت المرحلة الثانية وهي قضيه طيب بماذا يثبت له إسلام؟ بماذا يثبت لي إسلام؟ نعم. هل بمجرد اظهار هذا الشعير وهم انتشر فيهم الوقوع في الكفر والردة؟ نعم, نعم. الآن هذا يا إخوة يعني يحتاج إلى نظر دقيق جدا. الشرع كما قلنا جعل الحكم مرتبط باسباب ظاهره كان الحكم مرتبط بأسباب ظاهره ولهذا يقسم العلماء في الحكم الاسلامي لا الحكم الاسلام الحكم الاسلام الحقيقي الاسلام حكم معنا ان يظهر أن يظهر بعض شعر الاسلام فيحكم له به حتى لو كان مكافئ في باطنه لا يظهر عنه وهنا جاء يعني حكم النفاق هنا جاء حكم النفاق لماذا لان في شيء اسمه حكم إسلام <سؤال> <سؤال> حكم، وهو من أظهر شعار الإسلام فمن هار. ابن حجر في المجادة الأول صفحة أضمع مئة في في شرح حديث حديث أنس من صلى صلاة وكذب حتنا كذلك المسلم ذلك قال وفيه أن أمور الناس حفظ، وفيه أن أمور الناس تجذي على الطاهر فمن أظهر بهذا المسلم، فمن أظهر شعار الإسلام فمن أظهر شعار الإسلام، ومن تذكر في عدد إسلام حكم له به شاهدت؟ فالإسلام ينبني حكمه على شعائر ما هي شعائره التي يختص بها لا اله الا الله الصلاه الحج الصيام صيام رمضان يعني شعائره الظاهره المتعارف عليها طيب وكذلك شعائر كذلك العلامات علامات المسلمين الختام طيب والله ملتحي هذه علامه عند الجاهلي حالي علامه الامام احمد جاء في مسائل حرب مسائل حرب و ذكرها الحرب في قواعده مات رجل في دار كفر في لا يعرف حاله قال ينظر هل هو مختتن او لا لماذا لانه في كان النصارى لا يختتنون و اختتانه على ماذا في اسلامه علامه على اسلامه فاجروا هذه العلامات و طيب انا الان عندي هذه العلامات وعندي هذا هذه الشعر الأصل هو أن نحكم بالإسلام بناء على هذه الشعر وبناءً على هذه العلامات، لأن أظهر شعائر الإسلام أمامي، أظهر شعائر الإسلام، ولم يتلبس بناقب ظاهر. هو على قلآن أمامي، لم يتلبس، لم يكفر أمامي، لم يتحاكم أمامي، لم يعني يعني يأتي في المكاتب أمامي، لم يعني أظهر شعائر ولم يتلبس الاسلام الخوف. ده في هنا في الإسلام الحكم حق. الإسلام الحقيقي هو بينه يعني أن يأتي بشروط الإسلام الصحي طيب هنا قد يلد إغاث هذا يظهر الظاهر طبعاً أنا أخذ هذا مهم جداً لأنه دقيقة أرجو مراعا الظاهر منه أنه وقع في ردة سابقة الظاهر منه أنه لا يفهم لا إله إلا الله الظاهر طيب إذن هذا حكم يسمى ظاهر طيب أنا هنا قاعدة تقهية أنا فصل فيها حاب الرجل في قاعدة سأتقل القاعدة سأتقل وهي قضية ومسؤولة معروفة عند علماء قاعدة تعارض الأصل بالظاهر جيد؟ الآن عندي هؤلاء الأصل أنهم مسلمين أظهر شعائر الإسلام ولم يتلبس بناقض إذن هو مسلم لكن هنا أنتظر في ظاهر يظهر من حال هؤلاء أن كثير منهم كان على ذلك جيد. جيد. هذا هو صوره المساله جيد. طيب اي ما يقدم الان في تعارض هذا سمع درا متعارض ادله الاصل دليل كما أن الظاهر ايضا ما يلغى يعتبر بيه. دليل طيب هنا تعارض الأصل تحرك موضوع الجديد مو القديم ان مناظر شعائر الاسلام ولمن يتربس النقض هذا مسلم بالاتفاق والأصل مم. مناظر الكفر أنه كافر هذا اصل بسوف في ناحيةنا ن نرى الناس تلبس بالردّة مع أصل مع فعله هذا الأصل الآن أنا رجل لا أعرف أنا ألبس بالردّة لكنه مظهر غريش على الإسلام. هذا الأصل الآن الأصل حكمه الحكم الأصلي يفيد أنه مسلم والظاهر والظاهر من حال الناس في سوريا. نوم كنف. طيب أيهما يقدم؟ الآن. الأصل أو الظاهر؟ ده بالنسبة على العين الأصل العينين. بالنسبة على العين الأصلي. طيب، هنا العلم، لا، ليس هذا من قوة وأصل حضرتك الآن أتحدث عن القاعدة الآن أتحدث عن القاعدة مسالة القاعدة الأصل والزار هنا أصل لا يوجد عندنا تعارض حتى نقدم هذا على هذا كي. لأن فعل القفر أبطل ما فعله من الشعائر فأصبح هو ليس موجود اصلا لا لك لا أعرف أنا لا أعرف عم بعين, بعين. عين. إحنا كنا في الأصل مسألة الحرف الكاتب. لا مسألة. نعم. فهم تحررنا. ولا لا الحكم على العيان. لا نتكلم في أصل نعم. نعم أو أصل قلة أو عين فنحن نتكلم في أصل, أصل, أصل مسألة حتى. الأحيان. ما هي أصل ما ما نتقصر شكلنا. الأصل مسألة نكون اغلب الناس. ما العالم كلها يعني. النبي أنا... النبي قال هذا. أنا بعد الصالح صح السماوات ثم تكثر الردة ثم يخرج الناس من دين الله أفواج كما دخلوا فيه أفواج. هنا بيخبر بهذا يعني، هنا بيخبر أن الردة، وخبر أن لا تزال طارئة. فيمكن هذا. ما ما حد يتكلم، ما حد يعني. عمل الأمر عندنا. يعني مثل الناس أكثر الناس في توكيل. تفاقة بين الناس لما تعلمت التوحيد وأن وأن كانوا على جهليه أو هو في الاخر الحكم هو هو، أن أنا في الاخر هاعط لهم الإسلام الحكم، فعهد بشار قبل ما يعرف هو التوحيد. قبل ما يعرف هو أصلا الطاغوت، هاعط لهم الإسلام الحكم. وبرضو لما دخلت الدولة وعلمتهم الإسلام إسلام في الاسلام الإسلام ايه هذا اللي الاسلام فيه المشكلة ان يكون الاسلام يقول لك ان يكون الاسلام يقول لك ان يكون الاسلام يقول لك ان يكون الاسلام يقول لك على يكون الاسلام يقول لك الآن يكون الاسلام يقول كانوا متلبسين. طيب شيخان ما ما ما ذكرت يعني الإشكال موجود نكمل الإشارة على فراسي يعني.بس <تصفيق> ما ما ذكرت في بعض يعني بعضكم يقرأ قد يعتبرون بعبارة يعني قد يكون نفس المواد لكنكم يعني تفهمون يعني يمكن ثلاثة بعبارة أخرى <تصفيق> أو نأثر خطأ فبالتالي ما إحنا نتحدث هذا يتحقق فيما قبل الدولة وما بعدها. بعده يعني.أنا أقول حتى مع الدول هذا في قصة منتشد. بس الآن هناك دعوة مثلاً هناك دعوة دقائد هذا مواتف صحيح يعني هنا في الدولة وقع في شيء لم يقع في أي عالم أي بلاد أخرى لكن الآن في الحكم على الأيان قبل نحن. الدولة وبعدها هذا, الأصل ي ي هذا الكلام ي يتنزل نحن. عليهم فيما نحن. قبل الدولة وما بعدها يعني أنا رأيت رجل رأيت رجل ماذا أحكم به؟ لاحظ الآن موضوع الإيمان والكفر لماذا نحن نرفض ان نقول الله الأصر في البلاد؟ لأن صاحبنا لم يطلقوا هؤلاء الصحاب لم يتعامل، مع كفرت قرى، وكفر قبائل، وعشائر، ولم يترقوا هذا الأصل، لماذا؟ لأن الإسلام والإيمان، هذه الأسماء الشرعية، مبنىها على أسباب، ليست بظهور الكفر في الداخل، هذا كما يقال، آخر ما يمكن أن ينظر فيه وهو دليل ما يسمى الاستصحاب، يستصحب فيه حكم الداخل، لكن هذا يبطل بأدنى شيء، لهذا قال شيخ الإسلام في مساودتي، القصص حافظوا أضعفوا أدلة الأصوليين ما ما ما نظر فيها إلا بعد انعدام جميع أدلة طيب أنا الآن أمامي ناس يظهرون الشعائر ولم يتلبسوا بناقض ظاهر بالنسبة لي هذا الأصل فالأصل أنه يكتب بناء مع الظاهر أن كثير منهم كان متنبساً في الدهاء هون تعبوا أصوا ضاع هكما عليه يكون بناء على ماذا؟ بناء على الأصل أو بناء على الظاهر إيه هنا نتحدث في القاعدة أهل العلم رحمهم الله في مسائل يقدمون الأصل وفي مسائل يقدمون الظاهر طيب في موضوع الإمام والكفر ما الذي يقدم الظاهر طيب ننظر إلى الحديث نقدم الأصل والظاهر ننظر إلى الحديث جاء الحديث في الصحيح حديثه سامة زيد المشهور معنا إخوة حديث سامة الزيد المشهور. دخل لما اراد ان يقتر المشرك فقال فلما راى اسامه قال لا إله إلا الله و أسامة في قتله ذاب النبي صلى قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة ما لا بماذا؟ الله صلى قال عليه مسلم قال لا كتَجهكم لأسامة بماذا؟ بس هذا ماذا الذي يسمى؟ اوه طبعا حتى نقطع يا اخي هذا في الكاف الاصلي هذا ما لا. هذا نحن نتحدث عن الفروق المؤثره نعم وهذا كاف وهذا مرتد لكن لا انا اتحدث عن الوصف الوصف يرد هنا ويرد هنا وسام ماذا قال وسام راه قال لا إله الا الله تصور يقاتل المشرك فرس جاء وسام يذهب قال لا اله الا الله الظاهر من هذا هل هو يعرف معنى لا اله الا الله هل هو معتقد؟ هل هو مصدق بها؟ هل هو موقن لها؟ هل هو فعلا محب لها؟ ما الظاهر من حاله؟ الظاهر أنه لم يتحقق شروط لا إله إلا الله فأخذ الإسلام الحكم يعني ها؟, ها؟ أخذ الإسلام الحكمي كان الإسلام الحكمي نعم إسلام الحكمي لكنه لم يقوله قبل وصل لم يقوله نعم ولم يقوله لا نعم فأعتبي. نعم. نعم. لكن هذا فق غير مؤثر في هذه السورة نماذا غير مؤثر أوراديك يا شيخ إذا إذا يعني. إذا نقلت مع الأسف إذا قلت بماذا يدخل إنسان الإسلام نقول الكافر بلا إله الله والمرتدي بما خرج منهم هنا انفك ماتر لكن في الكلام الآن في التعارض بين الأصوب الظاهر هذا الكلام ذكر زكمة خالد أتمنى أنكم تنسجمون في ماذا الف الحديث ماذا هذه الجزئية التعارض أصوب الظاهر هنا الشرع يعمل ماذا؟ يعمل الظاهر للإسلام الحكم لا عمل الله الله عليه وسلم لا عند الكفر اعمل الاصل والأصل هو أن من اظهر شعائر الاسلام انه يحكمه به والظاهر الظاهر انه لا لا لم يسلم حقيقه لماذا مثال اخر المقداد بن عم المقداد الاسود حديث المسلمين قال يا رسول الله قاتلت مشركا فقطع يدي قطع يدي قال فلما ردت قال لا اله الا الله قال لا تقتله قال يا رسول الله قتلته قال انت بمنزلته قبل ان يقولها وابنزلي تكه بعد ان قام. طيب هذا الرجل قطع يد في المرض قال لا اله الا الله هنا تعارض اصل وظاهر الظاهر ان هذا لم يعرف لم يفهم لا اله الله هذا ظاهر يعني ولا يحبها ولا يوقن بها لانه في مجتمع عصره في وسط قتال يعني في وسط قتال مع الموحدين ويقاتلهم يقاتل اهل لا اله الا الله لكن لما كان الاصر هنا تعارض مع الظاهر في موضوع الايمان والكفر قدماك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 ولم يزره وحداها بعد ثم بعد ما الذي ما الذي عرفك ما الذي عرفك إنما عشير يا شيخي أنا أتكلم على العين يا شيخ لا إحنا نتكلم عن العين لا. لا. لا. لا. عين شوفها شوفها شوفها شوفها. يا شيخ نعم نتكلم عن العين نتكلم عن الأمومي يا شيخ يا شيخ أنت مش قصة أنت ما تدري شو فرق بينك وبين الأمومي العيان أنا تحدث عن الأعيان تحدث عن العموم يا شيخنا زاكم الآخر دعنا فيما ما ينفع يعني كلنا نقول معظم الناس كانوا على كفر بالله يعني ما حد يخالف يخالف حتى يعني حتى الخالد معلق يعني آخر. ليس خلاف حقيقي يعني الجميع يعرف الحال لكن تغافر عنه ال ال العبرة الآن الم الم المشكلة أين المشكلة الآن أنا إذا نزلت على الأرض أبدأ أحكم هذه المشكلة يا شيخنا نعم. دعمنا من المسائل ورقيه أنا مسائل واقعيه المسائل واقعية أنا رأيت رجل رايته يظهر الشعائر ولم يتلبس بناقد ظاهر طيب يظهر أن الشعب السوري قديما كانوا على كفر وردده طيب الآن تعارض عندي أصل وظاهر ما الذي أحكم به؟ من خلال الدلالات الأصل فهو عندي الآن مسلم حكما عندي مسلم حكما لكن عند بعض المسائل الشرعيه أنا لازم اسال أسأل مثال أكل الذبيحة أتبين أتبين ليس ليس على قضية أنه كافر قضية الأصل فيها اللحم الحرمة النكاة القضاء الشهد الشهود العتق، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم على من معه بماذا بالإسلام لما أمر صاحبه بعتق الجارية قال ائتي بها أين الله قد في السماء؟ قال من يا رسل قال اعتقى فأنا الله هل النبي ما يحكم قبل ذلك لا لكنه استدعاء شرعي جاء الحكم فتح ليه ضاقة مؤمنة إذن لابد من التحري فهنا تحري ماذا مطلوب لكن لا يعني هذا أنني أحكم بكفره لا يعني هذا أنني أحكم بكفره مثال طب آخر أنا في منطقة أذهب لاحظ أنا في مناطق لا أكل لحم <تصفيق> جيد؟ طيب <تصفيق> لماذا لا أكل لحم؟ لأن غلب على الناس الشو أنا أعرف واقع الحال أنا, أنا كان رئيس حلو. ديوان حسبة أعرف واقع الحال أنا أكثر مسالك أصعب مسالك كفار جيد، فأنا حين أذهب، بماذا يثبت لإسلامهم؟ هنا الإشكالية، أنا في اثنين، ما يكونون لحي، وساحدهم في القصر الشرعي، وواحد فيه عن مغالاة، جيد، الأول ما هو؟ وعن علمنا، الحمد لله، قضية الآن ولايات كل ما في الحسبة يعني، اللي حم، والآن سنفتح مسلخ للدجار إن شاء الله، نمنع جميع السيراد اللي حم جميع من البلاد، سيكون مصرح خاصة الحمد لله إخوة التي تتبع الإخوة نعم خل... اللحم كله اللحم اللحم ذاك الله خير أ... الأصل الحل الآن الحمد لله الذي يتبع موحيد أحضر إخوة أفضل اليوم 570 ربيحة أخي موحيد تونسي أخي موحيد تونسي أعلم حسنا يوجد بعض إخبار أخبار عندها إخوة يوجد إخبار مو... يوجد أحد كان مدني هو باع للدولة الإسلامية هو يذبح يوجد أصلا الآن الأصل عندنا حسبه هذا عمل حسبه المساله كلها في الولايات تتبع لمن للحسبه نحن لماذا اخذنا نحن نعرف هذا ازلنا كل الذين كانوا يعملون لتياب إخوة موحدين جيد والاخ الذي يذبح يباشر نعرفه تماما يعني من الاخوه المجاهدين نقرر بينه هو الذي يذبح حتى تطيب اللحوم جيد فانا حين اذا ذهبت إلى الخير مثلا او ذهبت إلى البوكيمال واضح هنا كان ينتشر الكفر بضوح. هذا إلى مسألة، أذهب إلى مثلاً الأصحاب الأئمة. أنظر في حالي يثبت عندي إسلامه بالتزام بالشعائر وعدم الوقوع في ناقص. ناقص الميادين مثلاً من حوله. الرجل هل هو موحد ويقول لا يقول والله يقول هل هو ملتزم بالشعائر الإسلام؟ يقول قال والله نعم. هل أظهر كفر انتخاب؟ يقول لا أكمل. أما بعضهم لا يأكل لحم بناء على ماذا حتى لو أظهر شعار الإسلام ولم يظهر ناقضا هو أكيد أنه كان على كفر هنا لش كلمة هناك نتائج قد نتوافق بها لكن التاصيل ماذا؟ خاطئ هنا الحكم بالإسلام ينبني على الأصل ينبني على الأصل أسباب شعائر الإسلام يبنى عليها وهذا هو الأصل وإن كان هناك منتشر الكفر نحن نقول نعم منتشر الكفر لكن الآن عندي رجل طب على أقل ماذا؟ الآن المنافقين على أليس النفاق كان في زمن النبي صلى الله وسلم ومنتشر شبان. ونزلت فيه ثلاثة عشر آية طيب النبي كان يتعامل مع الجميع على أنه ماذا مسلم بناء على ماذا على الأصل صار أصل أصل الفرق بين حال المنافق واحد إنه يصعد سلة وحال اللي ما التزم بالإلله الله الله وهو بيقول لإلله الله بيتحاكم الآن. الآن. مو الان, لا لا لا لا الآن الآن الان, الان, الان. دعونا الان, دعونا الان دعونا دعونا لا لا لا لا نكف عن دعونا في أصلا ما ينفع دعونا دائما ما ينفع حتى نخرج ملحو من الشقاق والنزاع والخلاف دعونا ملحو ملحو في ما ينفع الآن نحن في دولة إسلامية نحن في دولة إسلامية ما نشوف هذه المحاكم وانتشار أمر معروف أنها مونكر وانتشار احتساب وانتشار ودعوة التوحيد ونحوها يعني هل ترى كلها ما ترى ترى ما ترى كلها ما هي الشيء والله إحنا اللي نتكلم مع مع من ينسى محننا أقسم بالله إلى الأمكن طال. هذا ظاهر. كله طبعاً. لا مو كله. لا لا اسمع. مو كله. اسمع بس هذا ظاهر الآن دم مصيباً نحنا سألنا. وظاهر. يعني يا أخي. أنت أدرجه. طيب أنت الآن رائح رجل. نعم. يصلي ويتنبى بالشعائر طبعا هذا الآن فحن ترد. الآن تعال الأصل وظاهر. نعم. الأصل وظاهر. نعم. عن الآن لا بد إن كما قلت تفضيلي لأحدهما وعمل بهما يكون هذا مستند إلى. إلى نص شرع، فأنا ماذا عندي النص؟ تعار... في نص، في, في تعارض الأصل بظاهر رجح الأصل وهذا هو الأحراط بالنسبة لي؟ هذا هو الأحراط بالنسبة لي، اول النص شرع دل عليه وهو الأصل وهو الأحراط كيف؟ يعني... أيضاً مسألة عظيمة، أيضاً إخبار من الإسلام عظيمة، كما أنا في الكفر ايضا عظيمه فهذا اصل ودلت عليه الشعائق، ولم يتربس بناقب هذا أحكم بإسلام اذا إذا كان هذا معتقدنا طيب إذا أنت ظاهر شيء تعامل معهم على أقل تقدير ماذا ان هؤلاء مظهرين مثلهم مثل المنافقين من النفاق، المنافق حكم الاسلام اذا إذا ظهر منك يعني تعرف ماذا الصحابة الصحابة كان يسمع ان المنافق أن يتكلم بكلمة الكفر لكنه يريد أن يثبت هذا قضائيا ما يستطيع ما في يحلف ولهذا انزل الله بالله ما قالوا ولقد قال قالوا كلمة الكفر كبير. فأحد سار يقول أقسم بلا وقالوا كلمة الكفر الصحابة ماذا يتعامل معه على أنه مسلم لما يثبت الأمر ماذا بشكل قضائي فهذا السبب الشرعي الذي حكم بالسلام لا يزول إلا بسبب الشرعيين مثله وهو أن يظهر منه الكفر ما ظهر منه الكفر حتى الآن على الأقل أنا تعامل معكم مسلم حذيفة. حذيفة كان لا يصلي على بعض عيان المنافقين لأن النبي سمعهم وعمر يتبعه لكن بقية الصحابة يصلون عند هالقالب هذي فأنت متص إن صلاة العافية تحكمهم بالإسلام الشريكي لا لا يعني هذا نظم لكن هو عرفهم بخاصك أنت عرفت من رجله أنه وقع تردة أنت في حكمك مرت نحن حكمنا بإسلامه ما يضر لماذا لأنحن غير بشعار ظاهر أنت تبين لك من حاله أنه كاذب لكن أنت تقول الأصل فيه من كفرنا كلأ أين ما, ما قلنا والمخالف ما أبداً لازم. لازم لا, لا, <تصفيق> لا اقول ابدا بان بياند الاصل ولكن اقول معظم مش شغل معظمه مثل هذا تركيا مثل هذا تركيا تركيا كفر دار كفر هل الجميع ينتخب انتخابات محلوش. مجالس ديمقراطيه من يشرح من اللي أيه مجالس مغاضي ويدخلون مدارس تربية عسكرية كمالات أتاتورك الجميع كثير كثير يعني صحيح هل هناك مسلمون؟ لا مو في مسلمين وكثير أيضا ليس قليل كثير مسلمين تركيا أكثر مشكلة تركيا إيه كليل مسلم نعم نعم لا يوجد لكن يوجد يوجد لغة مشكلة الآن، هو يقول أكثر مش،, مش نعم. نعم. نعم. طيب، يوجد يوجد يجر، هذا نفس يتنزل ماذا عليها؟ نعم. الان تركيا، نعم. كانت دارة ماذا قديما؟ دار إسلام، نعم. نعم. ثم صارت دارة كفر، وأنت نعم، وانت شرف فيها الكفر، مثالها بالضبط، مثالها بالضبط، مصر، نعم. نعم. كان كانت دار إسلام، فحكمها أهل كم؟ ثلاثة قرون، ثلاثة قرون ثلاثمائة سنة شعائر الكفر وأسباب الكفر والدعاء الكفر وإجبار الناس